أول س ن ا ل م ه م ج ن ا هي إ ا ر ي ن ا واحد ي ا و ل ه يحاول و ر ل إ ل ا ل م ك ا ل ذ ي ن ح ا ج ه ه ا ل م ه م ج د ا ك ب و ن إ ا ل ن ؤ ا ل ج ه ش خليهم ك ل ه هنا للشك. لأن إ ا أنت ل ا ج ي لو أ ن الجيش، ه ن ص م ر ونتابوا. ل ن كل ب ط ا ط ع خ ل ي ك م ع ا ر ف ا ج ما هو ا ل ل ه ط ب ع ن ا هذا حاسسك وهذا خ ل مهم ج د ا لأنني بعطني كلام 100% لأن لازم يجلك سؤال لبرت الامتحان و ط ب ع ا م ا د ا لبر؟ لبرت اللي تتكلم عن جونز و م ا د ا تتكلم عن جونز؟ اللي تتكلم عن ه ا و ت و ر ي ت ش لا ينظر تناكيتو بي تناكيتو جونز مشكلة الجونز تيبعنا لأننا خذنا جونز ل ك د ه في كل لدّد راتناك كلية خذنا جونز يعني لو ت ك ر من سنة أولى يعني خذنا جونز حوالي ت س مرة وكل مرة ن خ د ه ا و ا ل ا ت ه ا نأخدها و ل ا ن ت ه ا ا ن ه ا ر ع ن ن خ د ه ا و ب ا ن ت ا ء إ ل ا ق على ف ك ر جونز يأتي إ ل فيه الكثير فيها اللي ت ح ا ن ت ع ر فراش عاج معي واحد معارض ا ن ه و ا ل ل ذ ا ك ش الموضوع لكن ف ي ا ر كده ا ن ي لو ق ل ت ما عرف ش ي ت ا خ د ص و يعني جونز ما ينفعش إنت بس بكن لص وبتقطع الجونز ك ي ه ا ولا ا ن ت خدتها كل ما تعب ك ر ه هنتكلم الناظر عن الجونز وتفكيت س ر ع ا ي ما هايها و ل حاجة ا ل ت ل ي و ن و الجونز يعني ايه ت ط ر أ يعني كذا تفيد ا ع م الدوشة كده جنبي جنبي صفرة يعني كلمة ج و ن د س يعني ط ب ع ا ج و ن د س الديفنيشن ع ا م ش أيه لاني م ع ت ق د ش ا ن دي و ا ح د ع ا د العادة نعرفش ا ن كلمة ج و ن د س يعني يلوش ب ا ل ك ا ل ر ي ش ن وفي وفي ك ي ل ومينوكس مبرين و ه م ح ج ة طبعاً ل س ك ل ي ر ة ليه دي يحصل ك د ه عشان البيلروبين ب ي ع ج ل البيلروبين المفروض النورمال ك ي م المفروض النورمال د ن ه ع ا ل ي الواحد اللي يروم صح أنا ر ط ا ن يقولك ل م ا ي أو واحد ونص مين ب ر ض مش عم ل ج و ن د هاي بالبيلروبين عادي لكن مش ه و ص ل لدرجة ن ه ويا صفرة يعني كلمة ج و ن د س يعني ب ا ل ك ي ر ة و ا ل م ي ن و ك ب ر ي ن والجيم ط عشان ط ص ف كان البروبين يلا لحد ما يوصل كيلو متر أو ثلاثة. ي ب ع ي د ا ً كيلو ج و ن د س ه ي ل وش ب س ك ر ا ي ش ا وفيسكوني ونيوكس من برين وسكيليرا ب ي و ت و إ ل ي ف ي ش ن وبروبين أضاف كم أضاف ثلاثة ل ل ي ب ر ا ن شوف أ ب ن م ل كل ك د ا ل ا ن ا ع ت ق د إن كل ك ن د ا معروف و ن ت ع ا ل ن ب د ك ث ي ا من و ل م ش ك ل ا ل ج و ل د ا ه ا ب ر ة د ا مليون مرة و ن ت ل ا ه ا مليون مرة ليه؟ لأنه و ا ن ا مرة بدأنا العملية من البداية أ و ي أنا ه ب د معكم البداية أ و ي يعني البداية ق و ي يعني ه ر د بالمقامدة. المقامدة دي اللي هي قصة حياة البندروبي. أنا هقولها كم مرة. هقول قصة حياة ا ل ب ن و ر و ب ي ثلاث مرات. كم مرة؟ ثلاث مرات. وكل مرة بنفس القوة. وبنفس يعني مش ك ا ر و يعني كل مرة هقولها و ت ع ن ي بقولها الأول مرة. لأن ت و ا ج ت المقامدة ي ك و ت جداً. عمرة بحياتك ما تنسى أي. عمرة بحياتك ما تنسى جونس. معيار مش معيار. مقابلة ي ا ر ة ك ت ي ا جماعة أولها ثلاث مرات وراحت م ش ا ه م ه ا ق و ل ه ا أربع مرات وخمس مرات ولو إني ي ع م ي لأحد ما ف ه ن ه ا ش ب ع د أول مرة م ع ليش ق د ه بيعني لأنه ق و ل ه ا تفصيل أول فلبدأ كذا المرة ا ي أ و ل ى قصة ا ح ي ا ة ا ل م ل و ث ن المرة الأولى ا ل م ل و ث ن بيطلع مني بيطلع في الدم وعشان أكون أ ك ث ر ض ق ة هو بيطلع بالتحديد من الأرضية وعشان أكون أ ك ث ر د ق ة هو بيطلع بالتحديد من الهيموغلوبين اللي و ا ل أ ر ب ي وعشان أكون أ ك ث ر ذ ق ة هو بيطلع بالتحديد من ا ل ه ي ن ت ع ف ي ن يحصل ر ي نصف الأرضي ك ي ز يوم ي م ج نوتن أو بالتحديد ا ل ي ن يوم يطلع ب ي يطلع بالروبي هذا ا ل ر و ب ي لأنه ماشي في الدم يوم نسميه فيمو ب ل ر و ب ي أنا ما نسميه ب ل ر و ب ي ولا س م ه دي أنا ي ا ي ن ي ا ل ا س م ا ل ا ه م اللي هو ن س ه طلع دلوقتي حال إذا هو لسه م ا ا ر ت ب ط ش إذا هنسمي أنكونجويت بالروبي هو ر ت ا ع د العربي إذا بالروبي ه و د ا ئ م ا هم ي س و ن أنكونجويت ب ا ل ر و ب هذا ا ن ك و ن ج و ي ت بالروبي يمتاز بكلمتين وكم د ي ج ي ا ل س ب و بالعربي مش بيجي يعني ل ب و م بالعربي الحاجة الأولى هذا ا ل ر و ب ن يمتاز بحجم كبير حجم كبير صار مش حد قادر يكلمه و ا ل ح ا ج الثانية يمتاز هذا ب ا ل ر و ب ن ن ه لا يذوب في الماء إذا ي ت ي ن بالعربي واحد حجم كبير اثنين لا يذوب في الماء إذا هو يمشي في الدم هو حجم كبير ولا يذوب في الماء يفضل ش ي في الدم ش ي في الدم حد عارف يكلمه لا طبعا ليه ل ا ن حجمه كبير مين اللي وظفته ا ن ه هو ي خ ر ج الحاجات دي والكائنات الضرة ا و ا ك ا ئ ن ا ت الغريبة مين العضو المسؤول عن ا ن ه هو ي ط ل ع ع ب برض ا ل ج س م الكبد والكبد صح ولا ن غلطان؟ الكبد والليزر المهم هو عادي لفة الجلد ا ل ا و ل يوم عاد على الكبد تو الكبد تحاول تخربه ط ب ع ا هو حجم كبير اول تحاول تخرب ب ر ا ل جسم ما تعرفش ا و ل ا ً إذا حجمه كبير و ي د ي تحاول ت ن ز ل ه في ا ل ي و ر ي ن و تخلق منه ما تعرفش ل ا ن ه لا يذوب في الماء تو متبعة مين الليبر يا لبر ا ل ح ق ن ي في ح ا ج ا كده ت ك ا ي ن غريب قوي كبير قوي في الحجم وما ب د ه ش في ا ل م ا ه اسمه ا ن ك و ن زوجة ت بنروبن، ا ن ا مش عاد ا خ ر ج ه برا. يا لبر اتصرف، يوم ا لبر ل يقولون لي ميري، ط م ا ت ن ز ل ه انت ي ق و ل و ا لا ما د ا ش ا ننزله لي، ه ل ا ن ه ل ا يندف في الماء. ف ا ن ت يا لبر اتصرف لما يجي له. طمث م ن بنروبن يوم ي ل ت ف ت د م ب ح ج م ا يلتف و ص للبرا. ل ل ب ر ا ج ا م ل بعض ح ر ك ج ذ ا ئ ي ة ج د ا ا و ل م ل ا ق ز ل بنروبن طبعاً حجمه كبير، طمث 18 بشكل معين، بنتي أول يحود يغري. بيغريه عن طريق ا ر و ب ي ن ا ت لنا كذا الكتبر الجماعية اللي فر اسمها واي عن بانقل الكتبر. شبق من عشان د ي المهم هو بيحاول ا ن ه هو ي ا خ د ا ل بالروبين جوة الكتبر. يبقى أول خطوة اللي بيعملها هي أصلي. ي ا خ د ا ل بالروبين عشان يحاول يدخل في الكتبر. ف ي ا خ د الكنشوبات بالروبين يدخل في الجبل. أول خطوة اللي بيعملها هي أصلي. ه وبعد ك د ه بيعمل يكون ش و ب ي ش ن يخليه ا ل ا ب ط ي ذ ا بثاني نقطة ب ي ح ع م ل و ا هي conjugation إذا يحولوا من أن c o n j u g a t بالروبين العين c o n j u g a t ب ا ل ر و ب ي هذا ا ن c o n j u g a t بالروبين يمتاز ب ك ل ك ن ت ي ن وغضب قنبل عربي رقم واحد الحكم صغير رقم اثنين بأنه يذوب في الماء. فلو افترضنا ج د ا ا أن هذا c o n j u g a t بالروبين رجع كان ا ل ب ل ا ض ه ي ة إذا ه ي ن في الكلية و فكرة ب المنظمة ورنو غامم. يعني لو افترضنا ج د ا ا أن يكون و ع من ا ن و ا ع ا ل ج م و ه ي عندك ك ن ج و ج ي ت البروبين إذا هذا كنjugيت البروبين هيند تين ه ي ن ز ل ف ك ر ن ي أ ن ا ه ي ذ و ج في الماء وبنطلعه توا لون غني إذا م يزنا لون اللي دون ا ل ي و ر ي ن المهم يبدأ خامس ا ل ع ر د ي جيصل العادي عن ك ن ج و ج ي ت البروبين يعرفين بس ك ل ي ا لا ل أ ن حجم كبير ولا ذ و ج في الماء مين اللي ي ض ر ف معنا اللفار اللفار أول حاجة أول خطوة يعمل اللفار يعمل عن كنjugيت البروبين ثلاث حاجات ا و ل حاجة يعمل ص د ي وبعد كده يعمل ي كونجوجيشا يحوله ا ل ى كونجوجيت ب ن ر و ب ي و ط ب ع ا بعد كذا ك ا ن ق خطوة في ه م خطوة بعد ما ح و ل ن ه ا ل ى ح د م تغير و ي د و ك ل ماي خلاص ا ل ي ف ر عمل عليه زيادة يوم يعمل إيه ب ينزله في تكريشة عشان ينزل بين ينزل مع بايل ويوصل للدرع معيار مش معيار إذا نزل طبالي د ا ج كونجوجيت ب ن ر و ب ي هينزل طبالي هلا سفين في الانتس في الانتس يلايني مستني ع ا ي ل ا ي ي دكتير يامسانيان عشان يتسوي على نار هادية ثماس ك ن ج و ج ي ت بنروبين ه ا بتسوي على مرحلة تحوله ا ل ى ا س ت ر ك و بيلونوجين. تحوله ا ل ى ا ي ه ا س ت ر ك و بيلونوجين. و لما توصل ل ا س ت ر ك و بيلونوجين لازم كلنا ن و ا ث ر ي ن وإنت بتذكر ا ل ن ه ا ر ض ا و لما توصل ل ا س ت ر ك و بيلونوجين لازم كلنا نقوم نواثي. ن نقف ل ي ه ل ا ن هنا لما توصل ل ا س ت ر ك و بيلونوجين هنا في ك قص توي. هنا في م ف ت ر ق طرق. م ف ت ر ق طرق ا ز ا ي ا ح ن ا قدمنا ا ثلاث خيارات. ل م ا توصل ل ل س ي ر ك و ب ا ي و ن و ج ي ن من الخيارات ا ل م ت ا ح ه ة ل ل س ي ر ك و ب ا ي و ن و ج ي ن ا و ا ي مصير ب ت ا ع ا ل ت ت ر ك و ب ا ي و ن و ج ي ن عندك كم مصير؟ ث ل ا ث خيارات ا و ث ل ا ث مصادر. المصير ا ل ا و ل اللي بقول إنهم ي ق و ل و ا على في النضف الانتلسي زي ما أنا، و ا خ ر ج ب ك ر ا ن ت ي بدل ما هذا ل س وما بنشيله يفصل في الجسد. م ه عشان ك د ه ي ف ض ل ف ي الانتلسي، هو البكتيريا تشتغل ع ل ي هذه ا ي ا د ة وتحوله لعيد. ا ل س ي ر ك و ب ا ل ي ن ي بعده ا ل ا ت ل س ي ا ل س ي ر ك و ب ا ي و ن و ج ي ن هيتتحول إلى عيد. ا ل س ي ر ك و ب ا ي و ن ي ن و ا ل س ر ك و ب ا ي و ن ي ن هو ده اللي ي النون البراون ا ل س ت و ى المهم ك الا ت ن س ا ل س ي ر ك و ب ا ل ن ي ا ر ه في م ن ت ا ج غداء. و ج حركة غ د ا تحس ان ب ا ل س ر ك و ب ا ي ل و ن ي ن من قدر الضرب ا ل خ ف ي د ه د الجاي. هو لسه جاي من الجبر. يقولك اهو تلت السيركوبايلونين يوم رجع كان يذبر. يوم يذبر ل ج ي ينزلتين. يوم ر ج ع ت ن ي و يذبر ينزلتين. ح ر ق ه في م م ن ت ا ل غداء. الحركة دي كمان انتيره ب ا ت ي سلفوريشا. انتيره ب ا ت ي ا ن t e r r ذ ا ا ل ت ر ل ي ش ا ن انتيرو جاي من ا ل ل وان ذات جاي من ا ل ل ف ر معناه دائرة م ف ر ف ة ب ن ي و ب ي ب ا ل ت ل و ا ل ل ف ر يبقى ن ا ا ل م ص اللي ا ل م ص الثالث والأخير. ا ل م ص ع الثالث ي ر و ح ل ي ن ب ع ي ر و ح ل ك ي د ن ي و م ا يوصل ل ك ي ن ي ا ل ي ت ر ك و ب ا ي و ن ج لما توصل لكيتني، ن ت ب لفين تنزل ل ي و ر ي ن وهي نزل ا ل ي و ر ي ن ما تمهش ا س ت ر ك و ب ا ي و ن ج معناه هي هي، لكن ن س م ه ا ا ي يورو ب ا ي و ن ج .ما كان د ي قصة حياة البيلروجن ولكن ع العدد عرفوا أن اليوربيلونجن و ا أو الكلمة دي بالعربي ليس له لون يعني شفاف يعني إيه ليس له لون. أنا ما أ د ر أشرح ا ن و ا ع ا ل د ج و ن ل كمان شوية. وقولك إن في نوع ي ز و د اليوربيلونجن و ا ه و ما إ ل ك ي ب ع ل و ن اليور اللي ه كل ما ت غ ي ر ش لأن اليوربيلونجن و ا ليس له. ه ي ليست له دون هذه هي المفظمة مرة أ و ل ى واتفقنا ا ن نقولها كمرة م ثلاث مرات. وكل مرة أقولها وكأني أقولها الأول مرة. يعني أنت لو ف ه م ت النقطة د ي ك و ي س خلاص ي بقول بالخريطة. فأقولها داني بنفس الطريقة وبنفس ا ل م ع و ب نفس ا ل ط ر ي ق خلاص قصة ح ي ا ت في اللروبي. ع ا ر ف ي يا جماعة في اللروبي ما ت ط ق ع في الدم. وبالتحديد عشان نكون ا ك ث ر ذكرا تطلع من ربعي ف ي وبالتحديد عشان نكون أكثر د ف ر تطلع من م ل و ج وبالتحديد عشان ا ك و ن أكثر ذ ك ر تطلع منين ل ي و ن ي هذا بالروبي لأنه لسه مورود لسه ما ص ب ط ش ي 500 مليونية بالروبي يمتنب ك كلمة كم ت ي ن حاسسكم و ك ا نر ونر ونر ولاحظ كم هم مرونة. ف ت ذ ك ر ا مدين. الكلمة الأولى أنه حجم كبير. والكلمة الثانية أنه لا يزوف الماء. وبالتالي ي ص ي ا لطح ف ي ض ر ي ك ل م ه لا ط ب ع ا كل خايف ي ق و ل ن ع الحجم ك ب ي ر الكلمة تصدر ف ي ج ي تكلموا ي ج ي ت ن ز ل و في ا ل ي و ي ن ما ت د ر ش لأنه لا يزوف في في الماء. ما ل ب م ب ن ع د ل ا ت ل ت ل تفضل. ت ف ل ف ض ل تفضل. ت ف ل تفضل. تفضل. ت ب ض ل تفضل. تفضل. تفضل. ت ل تفضل. ف ض ل ت ف ا ل ت ل ت ف ت ق د ر ش ل تفضل. ت ف ت ل ل ف ض ت ل ف ل ف ض ل ل ل ل ل ت ل ل ل والخطوة الثانية ي ا خ د ذ جوجل خلاص ذكره ف ي ن ا ل م ع ب ف ي م ا ع ب ن ا ء هو اللي ب ن ا ونعمله ا ي ه ك و ن ج و ج ي ش ن عشان يتحول ا ل ى كنوجويد و ج ا ل ب ن و ر و ب ي ن هذا الكنوجويد و ج ا ل ب ن و ر و ب ي ن حجم ه صغير و ا ي ه كمان يذوب في الماء. عشان ك د ه لو افترضنا ج د ل ا ا ن ه رجع الدماغ بيعمله، ا ي ه ي ن ت ف الكلية وعلى ف ك ر ة ن و ه غامض. يعني لو فيه أمراض في ا م ر ا ض ب ز و د الكنوجويد و ج ا ل ب ن و ر و ب ي ن في الدم، هتلاقي يورم بتاعه ينمي. غالي شوي. المهم ف ت ك و ل ج ي ا الذكاء ا ل ا ن ا ع ي ينقل الطباير عشان يوصل ل ل إ ن ت ر ن و وما يوصل ل ل إ ن ت ر ن البكتيريا تشتغل ع ل ي ه عشان تحوله لاي ه ا ل س ر ك و ب ا ي و م ج ر ولما ا ن ت توصف و ذ ك ر ت ك ل ل س ر ك و ب ا ي و م ج ر ما تنتومي. ه واي ف ا ه و وتلاقي ق د ا ا كم طريق؟ ثلاث طرق. تمت ا ل س ر ق في بيلونج ينزل عليه السيرق بيلونج. والتمث الثاني ي ل ف ي ث ل ا ث ب ر ويتحول إ ل هي حركة لي ينزل ع ل ب ا ل ث س ي ر و ل ي ش والتمث الثالث يروح ل ل ث ن ي ع ا ن ينزل عليه ي و ر و بيلونج. والكمة المهمة أن ب ي و ر و بيلونج ليس له دوم. هذه المرة الثانية أو أ ه ا مرة ثالثة ولا ث ا ي ة أ ا بقول ف ا ي ة عشان تبقى ح ممتعة هذي لو أ ت ل ن ا باشر م ر المهم هي دي ق ح ي ا اللي ب ع د ب و ن ا ل ب و ر <تصفيق> ة ح ت ج ده مهزوز فيها. ا ص ل ا ن ت لو مهزوز. يبقى ت ا خ د الحزة. هتفضل ت ا ك ر ه ا النهاردة. لكن زي الكرة في ا ل ك ا ر ز يعني ما خدتها الكيرز م ج ي و م مرة وسكتها. حد مهزوز المقابلة دي. حد حاسس ا ن العملية مش ا ب ت في الملف. مش حد حاسس جرب بدور ا ن العملية مش ا ب ت في الملف. حد ا ل ه و تحس ا ن العملية تاني عشانه بدور. و ا ل ل ه متين. إذا في ا ن ك م جربت جاله وجبت على هذه كيد. نعرف ينزل الكيرز وراح نبر. النبر يعمل ثلاث خطوات. أبقيه بكم ج و ج ي ش ن وبعدين ننزله في ا ل ن س ي ة إذا جرو ا ل ن س ج ة ه بكتيريا تشتغل ع ل ي ه عشان تحوله ل ي ب ت ت ر ك بايونيشن. وما تغفر ا ل ل ت ر ك ب ا ي و ي ش ثم و ا ل ن ه ق د ن ا كان خيار ثلاثة. خيار الأول ا ن ه و يحوله ب ا ي ن ي ن الخيار الثاني إنه و يروح ل ل ب ر حركة ما هيش ل ا ز م هي انتبهوا في ب ا و ل ي ش الخيار الثالث إنه يروح ي ن ب ر و ح الكليا ف ك ر إ ل ه هو لما يروح الكليا زي زمان كان زي زمان الكليه ما ش تعمله ح ا ج ميت ن ه الوقت الكليه ض ر ت ع م ل ه ن ه ا ض ح ا ي ي د و في ما ي م ن ا ز ل على أي توربيدوجن ن كلمة لازم ترفع ا ن ا ل ي و ر ب ي د و ج ن ليس ل ي ل ي ل ي لماذا هم ي ب ع ل و ن في ا ن و ا ع الجونس ع ن د ن ا في ا ن و ا ع الجونس. نحن ن ل م الرسمة وبعدين نشوف ا ل ا ن و ا ع ه ي ك ا ن برضه ي ش ا ل ه و ا ما دي ا ل م ب ر ا ضو، ا دي ك ي ت ن ا ه ي و ما دي ديسيس. عندنا في كم ن و ا ع عندنا في ث ل ا ث ا ن و ا ع بطبعاً هوريك ا ل ا ن و ا ع ع ا م ة اللي ن ت و ا ج ي ن ل ن ب ت د ا ن ش م ي ن يعني معنا نقول إن إذا عادين في الحصة يبانوا شامين. يعني لو كنت شامين كنت ا ن ت ك ن م ل ا ن وين ق و ل ي م ح ن ا مادام في هنا ا ل م ق د م ه كل ا ل ق و ل مرة هاجي أشيلك في السكن هنا. ومرة ا ق و ل ك الأرض يجلس برفشة في الجيادة. ومرة أقولك الليبر طبعاً. فما إحنا لو شامين ا قصة كل الكلام ده ن د ر عليه معنا. ن إن أنت إذا عادين يبانوا شامين لما صوت لا ش ي لأن خلاص ا ن ا ش ق و ل ا ي ك ب ه جديدة هي خمس ز ا ئ أول الحصة أول كان كلام ا ل ق ب يكون فيه. لما ل ا ك ما فيش ولا كلمة. في فنبدأ على ا ل و ر ما ي ش ف أ د ت ا و ل نوع نوع أول هيمونيتات جنس ه ز ا من ه ي م و ل ي ت ا جنس من اسمها واضح ا ن هي جاي من نتيجة ا ن في هيمونيتات ا ر ن ا بدي ط ل ع هيمونيتات كده م ع ن ى كده ا ن في أنفوجيات ب ل ي ر و ب ي ن ي ه إذا قبل ما نتكلم خاص وقبل ما نبدأ نتكلم عن ه ي م و ل ي ت ا جنس ب ن ا ت أنفوجيات بليروبين ملو أنفوجيات بليروبين ملو سؤال ع ن ا عدسة أبوك من م ل م ة ن ت و زلمة اللي, اللي ورا سأله الله أ ت ع و ك و ا ك ج م ا ن ع و ي ا ن ت استفدتوا أنا ب د ي ت م ا م ا ك ن جا. يعني إ ا ل فكرة ا ن ا يقدوني ليش أضعهم ف ك ر ا وأغلب ا ل م ك ا المهم ا ل ر د ي في ا ل ي ه ي ف ي ه موليس. ط ب ع ا الموليس أنا خدف ا ل ط ر ا ب يعني لا يتبني ال. بدمعي ا ي ت ر ف ش كل مية ع ش ي ن يوم. ا ت ر ا ش كل خ م س ش ر يوم كل ث ل ا ي ن يوم. المهم بيطلع عنكم جلود بالروبين ك ت ي ر هذا ع ن ك ن جلود بالروبين كثير عوي. هيقدر ي ن ف في الدم. هيقدر ي ن ز في الكليا. لا ما ي ن ز ش المهم النيفر بر... النيفر ط ي النيفر نورمال وبالتاليه يعمله ي ه هيعمل ا ل ن ر ط ع خلاص ط ب ع ا ً ج و ي البروج عادي بس ا ل ط ع ف ت ع النيفر هيبقى ب ر ض عايش إذا ا يكون ج و ي ت البروج هيعمل يكون جوقيت ا ل ب ر و هو ن ي ف كير بس الثنيه ا ل ث ي ه ث ن ه ك ل يكون جوقيت ا ل ب ر و ب ه ي ك هذا في يوصل ل ل ا ن ف ج ا ج و ي ت البروج كير بيوصل ل ل ا ن ت ر يوم يزود ا ل ع ي ن ك و ا بايد ر م ي م يزود ا ل ي ن ا ل س ل ك و بايد ي و ي م يزود هنا ج ر و ا ن ده كل حاجة ي ا إذا ا ر ق م واحد في الهيموبيت ج و ن ب ل ر و ب ي ن عالي ولا واطي؟ طبعا ع ا ي ن ا جاية معجونس، ا ي يوم ن ا م ع ج و ن كاب بالروبين ع ا ل ي ع ي نوعه عالي، طبعا و ا ط ا و ن ج ي ت بالروبي. ع ن ي فيه ي م و ا ي كبير، ب ا ل ر و ب ي عن كنجبيت بالروبي ببعض. ا س ر ق ا ل ي و ن جون عايش، يورو باللون جون ع ا ي ب ي ل ه رق. من الهيموبيت جوند. نعم كان كبير، يعني م كان الهيموسي كبير. فلا يمكن أن البلروب يعلى عن خمسة مهما ك ا ن الهيموليت ا ل ج ن د كبير ومهما كانت الهيموليت ج م د كبير عوي فلا يمكن ن البلروب ي ع ل عن ث م ا ي ع ل عن خ س عشان كده يقولك الهيموليت ا ل ج ن د س م ا ب ت ص ر ش عوي ومطاع الأطفال لأن ت ع ي ة ما م ا م تغير عوي ط ا ع ا ط ف ا ل ع ي ل ع ي أ ل و ن أ ص ا لمن و ا خ د ي ب ل ك م ا أنا مش م ط ا ع خدت ليمون يزاتوني م ط ا ع ولكن طبعاً ط ب ي ا ً و ل ك ل هيمونيت الجلد ما ب ي ص ا ل ش أول ت أ ي ب ق ى ا ي ه ليمون يبقى أ ص ف ر غيره ا ن م أ ص ف ر ليموني شوية عمره ما يزيد عن كامل عمره ما يزيد عن خمسة يعني ما يكلك واحد و ت ل ا ت ل وروبين وتسعة أو ت ل ا ب ل وروبين وسبعة أو ت ل ا ق ي مثلاً ت ة م ع ن ى كذا ا ل عنده هيمونيت وقطع عنده عنده عن ك ا ن عنده ا ي ه عنده ا ل ب ر ط ب ي ع م النبر لو ص ا ي م لا يمكن البروبين ي ا ع ك ا م ياب عن خمسة لون اليورين هنا فيه في ب ل و ش كثير دي لون اليورين نورمال <تصفيق> يعني هل هيجمع؟ مش أجمع ل ن ديوروبالونج ليس له ا ي ه ي ليس له ل و ن طب لون السطون هاي تأيد. هاي بقى ه ي م ة ل ا ن كل تركوبالونج كثير هيتحاول إلى تركوبالين، فلتركوبالين ب ي غ م ع ه ج ي ب من ا خ ر ولا ل فاضل. فيجي من ا خ ر ا خ ط ر حاجة تلاحظ في الجلد ا ل ش ي ي هي لون اليورين و ل و ن ا ل س ط و ل لأنك ه ا د خ ل ل د ك ت و ن ه ت س ا ق ي د ت و ل ت ا ي ف عو في الامتحان. هاي دي ا ل ى ل يبني هو لون ا ل ي ي لون اليورين هو ط ي ل ا ك ر ا و ب ا ي ن ه خلاص غالي. ي و ل ك يراضي. يوم ي ن ه ط ب ع ا لو متركت جامع عملية ترين يا سكين تطلبك. وعشان ك د ه لو مش عايز تنفع العملية دي, إيه رأيكم دي, دي, دي أبداً. هلا ي ك م ن ن خ ذ سؤال بجابة. يعني نأخذ السؤال ونأخذ الجابة. مش الجابة هندبل ن ح ف ظ السؤال و ن ح ف ذ الجابة وما نغيره ا ن ط ل ب ك ا ب د ا اكتبوا كده السؤال في ا ل ص ف ي ه ي نوع الجلد اللي فيه ا ل و ن اليرين مش غ ا ي ه نوع الجلد؟ اللي فيها لون اليورين مش غامق. الاجابة موريتاجون. أظن ا ن رح فصل السؤال بالاجابة دول. يبقى خلاص. ل ا ن معناه اللي و ن اليورين مش غامق في الموريتاجونس. يبرز طوله غامق. ت ح ق ن ا غضان. ما مشهير عيان ياب م لون اليورين غامق ل و ي لا. طب ل ط و ل غامق لوني لا. ا ل م ن ط ق هني ي ا ب ي ت ح ن ا غ ط ا ن م الموريتاجونس لون اليورين مش غامق. يبرز طوله غامق. يبرز إذا ت و ل يروح ج و ن د س و ل وبترت ج و ن د س و ا ل ع ا ش معيا ولا مش معيا؟ أظن ك د ا سالعا ي و بقى. يبقى ي ه نوع جزود اللي فيها لون اليورن مش غامق ا ل ا ج ا ب ة ا ي ه ا ل ا ج ا ب ة ه ي م و ن ي ت ي ك جزود يبقى نقول ا ي ه غامق يبقى ه ي م و ل ي ت ي ك و ا ل ي ب ت ر ا خ ت ف والهبات تصير ل ج ز د ة العكس واحد يبرقوه هذول كذا عمري ما هبلقب ا ط ل ا ق ا ً ي فالمهم ذكرنا ه ي م و ل ا ت ي ك جزود فيها ا ن ك ن ج و د ل كروجين ع ا ل ي ا س ت ر ق و ا بيونج ا ي ن وبريونج ا ل م ن ه م ع ا ل ي ي ن و ط ب ع ا جبنهم للرسمة ع ل نوع تاني و س ت ر ا خ ت جزود هذا اللي ر ه ذ ا ا ل ب ا وأبي بيتني، وأبي بيتني. أظن إنه بترقى جونسون من ا ل ا س من في بالترقية. أو ب ت ر ق ا ة فين؟ ل ذ ب ك ه ن ك ب ي ج ي ا ل ل ف ر يعمل ا ل ت ل ي ش ن عشان ينزل مع البيدي ا ل أ ك س ي ن مزود ب ا ل ح ص و ا و حد مزود ه ن و ت ك ل م عادي ب ن ا ء على كلام ا ل أ ا ن ا ء ا ل م ق م ة رقم واحد ا ر ب ي تسع ت ر م ن عشرة ت ر ا ل ي ع ن ج و ب ي ت ي بروبن. هذا ع ن ج و ب ي ت ي بروبن ا ل حد هنا نورمان. ما فيش ا ي مشاكل. ا ن ج و ب ي ت ي بروبن ما يعرفش ينزل ا ل ك ت ي ر ي ا ي و يوصل مين ا ل ل ف ر ا ل ل ف يعمله أ ما ب ي ص ي ي ع م ل ه ك و ن ج و ي ش ر ا ظ ن الحاد ا ل و ق و ي ا ح م ا ش النورمال. ك و ن ج و ي ت ش بالروبن في ا ل ل ي ف ر م ت ع د ب ة عشان ي ه يحمله في تيتيشن ويوصل للدم. يجي ينزل ما عرفش ينزل. يوم يرجع ت ا ن ي فين؟ يرجع ت ا ن ي في الدم. ما هنشيل خ ل ا ي الليبر الليبر يدخل يسمغ ذاك م ت طرعة. فيجي ينزل ما عرفش ي ق ل يوم يرجع ت ا ن ي فين؟ يرجع في الدم. ا ذ ا يكون ك و ن ج ي ت ب ا ل ر و ب ي ا ترسب ل ج د ي س هو اللي هو اللي ب ي ع ترى ما ك و ن ج و ي ت بالروبن النورمال. إنما ك و ن ج و ي ت مش عارف ينزل ص ح ي ر ج ا ف ي ش ولكن هذا ا ل ك و ل ج ر و ج ي ت ا ل ب ر و ب ي ن حجم صغير و ا ل س ب ح ي الأهم اللي عانياه و يذوب في الماء وما دام بيزوب في الماء ه ن ن في ا ل ا ن ز ل في اليور وما دام بينزل في اليور ا ح ن ا قلنا إن ا ل ك و ن ج و ي ت ا ل ب ر و ب ي ن له ي ه له غانه أو ضع يالله ا ي ولا ك و ر على لون اليور ما له ب ي بجانب المهم ا ل ك و ل ج و ي ت ا ل ب ر و ب ي ما ر ش ينزل إذا ن ت ل ك ه باللون ي في ا ل ت ه ت ل ياه صح ولا غلطان إذا نتركه باين ق ل ي وجاي هو قال بيخلي المستور لون المستور ي ب عين جيب ت ا ت ه عاوش إذا مليون بيرونج ا شلي مليون بيرونج هو هو يستركو بيرونج معياره مش معيه ي ب ا ن ب ت ر ك ت الجوز كل جو جيت البيلروبين ب ت ع ش ا ن كده بيخلي ا ل و ز ا ل و ر د ي غامق بيرونج ومستركو بيرونج بيجي بيل معياره مش معيه بس خلي ه ب هو الدينز هنا هو البيلروبين ده يعني لو الدينز في باله ل هو, هو البيلروبين ولا حاجه تانية حالات تانية يعني م ث ل ا ا و ل حاجة لما في كمان البيسوبس ا البيسوبس ا مش طرح س ن د ل هنا توم ق تعرفين قالك تعرف الدم اللي هو عم يوكل إن البيسوبس ا جاي قد تكون هي شرط الاشنج ت والبرادين و ا ل ب ر ا د ي ك ا ر د ي ا اللي سبق العين ا دا ولو ا ن ا ل كلام ده مش مضبوط قوي ولكن م ت ع ف ي ن ي راعي اللي اكتشف اللي اتكلم عن الأبوزات ر الجمدة في سنة 1905 اللي هما نفس اللي تكلم عن الجمدة في ا ل ا و ا ئ ل اللي ه و ج و د الأول اللي قبل يتكلم أيام ا ل ح ض ي ا ت أنا جماعة ف ك ر ة ع ي ن ا بس ر ا ح ا ل ج و ن ز ب ي ر و ح و ع ن د ه دردي كارديو. ف ق ل ن اللي ف ا ل مع ر ش فهم لسه في البداية أول ندب ت ش ف و ه ك ا ن ت ي البيم سولب ف ا ل آواه ده ع ر ف ت ه ا س عم ب ي سولب ه ك ل ا لك إ كانت 900 كان 1 9 0 0 و خ ش س ة أو 1 8 0 0 وخمسة جاء ع ي د ا ل ب ي سولب ه و سبب الاتشينج وسبب د ي كمان الدردي كارديو. لأن أساس إن ا ح ن ا ا ل و ق ت وإحنا 2 2 0 أحسنناه ولسه بيسول يدخلنا ويقول لك أحسن ب ي س و ل و اللي جامد؟ هو اللي بيعمل ا ت ش ن ج وهو اللي بيعمل جين براديكارديا وهذا الكلام مش م ض ب و ط أوج مجايز اللي بيعمل ا ت ش ن ج ممكن نوع من ا ن و ا ع ب ر و ت و ك ل ي ن ا ل ك ت ش ف و ه حديثا مجايز الكلام ال ا ح س ن الكلام تقوله في الموضوع ده معي يقوله في في إ ت ش ن ج و ا ل ن ع ا ن كبير ا و لست سيل كورش ن و ل ل س ه محل السؤال ل س ه م ا مش معروف ل ي عياله ب رابط الجونز ا ل ل عنده إ ت ش ن ج الكلام الحديث ا ن ه مش معروف و ا باي ب و ورا بروت ا ل م م ع ي ا مش م ع ي ه المهم الباي ر و ت م ف ت و ل د ي في الدم و خ ل ي ب ا ر كمان ا ي ب ي ي لنا ي ه كمان الباي ومعنى إن الباري مش هتوصل ا ل ا ن ت e s t إذا مش هتاخذ قنطات البيتا اللي هو بيتا من إيه وجي و إيه وتي صح ولا أنا غلطان؟ إذا برضو عندك نقص في الفيتامينات اللي أنا قلتها من شوية طيب وبعد كده إيه كمان اللي ينزل هنا كوليسير أظن الكوليسير ا ل ب ي شعره ينزل أظن دي الحالة الوحيدة في ا ل ج ر د اللي تعليلك إيه تعليلك الكوليسير صح ولا أنا غلطان؟ إ ي ا الكوليسير هو م ل ا ً على الدم وخلد لك كمان ب ا ل و ن ا ب ر ض عشان ن خ ل و ي ه كمان اللي ينزل من هنا القلايل ا ل ك و ت مش عارف ينزل الدم. الدم في عيالك في ا ل في ا ل ا ل أ و ب ر ت ي الجوندش، لأني ك ي ا ل س ك ا ل ب ر و ب معرفش ينزل، عيالك الدم ا ل ي و ق ز و ج ت ا ل ر و ب ن ج ا ج و ن البايل س ا ل في م ر ا ف ت ي ا ل ك ر و البايل مش عارف ينزل قبل هاي بوي، ا ب ا ي ت ا م ي ن و ز ذا ا ر ت ي ا ل ج و ن د بس ه م كتير ما في أوبزركتي الجوندش خلي ذلك ا ن البايل مش بالروبي ا ل ب ا ي ل مش عارف ينزل ي و ص ل ل د يومين ت ع ف ي ن ا ل ل i لو ميجبلك إيه ترجع ب ع ب i l ي س ر و ميجبلك ب i ي ا ل س ر l o عشان كده يقولك long s d i n s t t i v e a n d i c e ي لي ر و و ز س ت ز د ا ل م و ا ي ن ش ك ل عيارش عيار ذا كلام ن ع ا ل ب ا ت س ي ر و ج ا ن ي ج ي من ا خ ر ولا لفظ د و ن ج ي من خ ر ولا ل ه ظ و ر نيجي من خ ر الحبات ا س ي ر و ج و ن د أ د ي ا في ب ع ما ي ل ب ولا في ت ي ب ولا ي ن ش ا ا ل ل ل ع ب دي ولا نلعب ع ل م ش ك ل ا فيش ن ا ب ر ف ي ن و ت المهم ا ن الخيال ب ي ح من الواقع مليون مرة. تخيلوا ا ن ف ي ه ن ا ل ع ب و ا ن فينا ي ه ت ج د ي ي ل ا ف ي ل و ل فينا كني و ا ن فينا أ ن د ر ا ل ل ب ا ي ر ا ن ج ي ب ن خ ر و ا ر ف و و ي مع ا ل ل ب ا ت ي ر و ع ل م ا لها ت ل ي كلمة واحدة بس ن ه ا مرحلة و بتونين وتركت الجندس و ا ل ل ب ا ي ر وهذا هي مرحلة وصل. ب ت و ي ن ا ل ل ب ا ت ي ر و ا ل ل ونوتركت ا ن د يعني مرحلة و ن ي م ا ا ن ا ل ك ل م خلاص؟ في ن م و ا ل ج ن د ا م ي ن اللي جيب. هل ت ج و ك ب ر و ن في و ذ ج ك ك ا ي ن ا ل ي ج ي ك و ن ج و ي ت د ب ك م و ك ا ل ا ن ي ن بيدي طبعا ا ل ي ق و ل الاثنين بتلقي بيقلنو ت ب ص ي ه ا مشي ا ل ه ي م و ل ي ن الجوز اللي تريقه ب ا ل ي و ر و ي ن واليوروباليوروبين كلو ب ي ث ي ن بي بيزيد ك ل ب ت ر ا الاثنين بيقل ت ب ص ي ا ل ي ر و س ي ا ر يبقى واحدة بتقل وواحدة بدي واحدة بزيد ده ده. زي م تشوفنا لكن ط ع ا متكلم زي ا ل ن ا أي كنا عم ن ح ي هيدروسيوار ا ل ج و س تعامين ب ت ع ل نلفا علشان ا ل أ ر بيزيد الدم هطلع ع ن م جوزيد بالروب عندك نجودي ب ا ل ر و ت ن ما في ك ل و ب يا متنزل نعرف يندي ا ل د لا يزوبين لا يزوب, لا يزوب الماء ياخد بعض الرقين النظار النظار عدل يوم يا ر ف ي عمل ا ب ت ك وايد لأ إذا ا ل أ ب ت ك مش هيت أقوي إذا ملأبتك مش كويس إذا حريف ا ن ا ك ن ن ج و ج ي ب ا ل ر و ب ي ن ما ل مش كده ا ه صار ت ص خ م إذا ت د ي د الدم إذا أول ك ل م أن أنا ك ن ن ج و ج ي بالروتين بتبقى عالية دي عالية ل ا ن الأبتك ما له ا ل أ ب ش ا ع ي و مش معي المهم شوية ب ن الروبين ي ك و ن و ل ن ف ر كذا ن ت ع م ل لهم كونجوجيشن نقطة ن ف ر ك د ه لكن مش م ش ت ا ك كونجوجيشن بعد ما يتعامل الكونجوجيشن في ا ل ن ف ر ي ا خ د بعضه مين ويندر عشان يتعامل له ا ك ت ي ي ش ن هل ا ك ت ي ي ش ن حلو؟ لا ل ا ن الهباته ط ا ي ة نتعامل ا ك ت ي ي ش ن ل ن ل ر و ب ي ن ب ا ي ز ة وبالتالي عشان ا ل ا ك ت ي ي ش ن مش حلو يبقى معنا ك ا م ن ا ل ك و ن ج و ج ي الروبين شرط ينزل ي ه عدنا ذ ا ه ي ن ب ز ل في الهبات وسيلو ر ج و ا ل أ ط ي ك مش حلو عملين مين؟ ا ل ن ك و ن ج و ج ي ش الروبين و ا ل إ ك ت ر ي ش ن مش حلو ع ل ا ل م ي ن الكنجوجيت ا ل د ر و ب ا ل ي ن ب ي بالمنظرة طمين ب ي ر ر ا ل ع كنجوجيت ولا كنجوجيت بس. ب ا ا ي ت ن ب ي ع ر ا ل كنجوجيت د ي ا ل لأن الأطخ مش حلو. وكنجوجيت دياله ل ن ا ل إ ك ت ر ي ش ن مش ل و لكن مين اللي بيعرف أ ر اللي بيعرف أسر كنجوجيت. ل ا ن د ا م ا لما ا ل ل ر يبول أسر عملية ت ت أ ث ر هي عملية ا ل إ ي م ا ل إ ك ت ر ي ش ن وليس م ع ي ا مش م ع ي ا وعشان كذا د ا م ا ي ا ت تصير لاجوندرز ا ح كنجوجيت الدروبين ع ل ى شوية من مين. على الأمن ك ن ب ا ل و ب المهم ا ل أ ن ج و j u g ع ا ي و ك ن ج و g i ت i v e ب ب ر ا ط ي ب ي ع ا ج المهم ك ن j u ي ت v e بالروبي ما ع ر ف ش ي ن ل مع ا ل ب ي م ع ر ف ش ي و ص ل ل ل ن س إذا ن ر ك و ا بيونج ن ي بليلا. ذ ا ر ك و ا ب ي ن إني ا ل ي إذا ي ر و بيونج إني. هديرو بيونج ز ي على الرغم ا ن أ ن ا نسيم ف ك ر ك ا ل ي ر و بيونج هو هو اللي ر ك و ا بيونج. ليه؟ عشان تعرفوا سبب ا ل و ق ع ي ولا ا ل س ب ب المقنع. سويرة. عايزين ترى المقنع؟ ما هو مش واقع؟ المقنع كيف واقع؟ عايزين ترى واقعي؟ لا واقع ولا المقنع. ما هو و ا ق وش السبب واقع؟ ا ل خفوص. المقنع مش واقع. دوره ما ت ف ق واقع مش م ق ن والواقع مش م ن السبب الحقيقي، السبب الواقعي، ليه يورو بيلونج عالي جدا هو سبب الواقع؟ إنه نفسي وترك أن ل ه د ا ت ل س ي ر ر ا ج و ن د هي مرحلة وسطى ب ي و ل ا ل ه ي م و ب ت ك و ل ي ن و ا ل أ ب ص ا ا ل ه ي م و ل ي ت ك ا ن ي و ر و ب ي ل و ن ج و ا ل س ت ر ك و ب ي ل و ن ج اللي تيجي بياب وفي ا ل ب ا ت ي ي ي ي ه د ا ت تسير أنا ط و ل ك ا ل س ت ر ك و ب ي ن و ن ج ر جينا، بقى م ع ن كده اليوروبيلونجر جيه، بيديف عشان واحدة إن و ا ح د ل ى عشان تبقى مرحلة و س ط ب ت و ي ا ل ه ي م و ل ي ت ك ا ل أ ب ا ر ييجي ا ل س ر الواقع، ا ا ل م ق ن ع أو ز ا ا ل م ق ن ع ا ن م ا ص ر الواقع. اللي تتركوا ب ي و ن ه أ ا ا ل ي ر ك و ا بيونجين لما توصل، ن ت ذ ك ر ا ل ن ه ا ر د لما توصل اللي ت ر ك و ا بيونجين لازم ي و و ا إ ي ق ا شو س ا م ا وضربت م خيار ثلاث خيارات، الخيار الأول ا ن تنت تتركوا بيونجين ينزل م ا ل س و ح ع ل ه ي تركوا ي ش بالين، والخيار الثاني ا ن تلو في ذلك تركوا ليش، والخيار الثالث ي ر و ي عشان ينزل على هيئة شو بيونجين، ف ا توصل راجع ده، تنت ا ل ل تركوا بيونجين ينزل ط ر ي ق حوالى ر ك و بالين وينزل. ويد التلف الثاني ر ح ف ي ن ي ر و ح ف ل ا ل و م ت ر ينوره، ن ع ف أنت م ع ا ش ب ي كلمة ج ز ل ت في ا ب د ا م ع عارش أ س ر ك ب ا ل و ن أنت يعني ت ق ب ا ن ت ي ه اللي ا ن ت تعمله ده؟ ل ا ن ن ت شيء ا ر ن ز ل ك ب ع ف ي ا ده في ده تصيره ج و ن يعني d i s t r i b ر ي ش ن n لحن عملنا عملية تويترية عشان ا ع ر ف ننزله، ما نقدر ش ي نزله كده، هون جاي لي تاني إنشا بنلعب ب ع ي د أنا عشر تعبان شفت تعبان، إذا الخيار ده أو المصير ده م ع ج ب و اللي ب ر ل ك ي ن ي و ر و ب ا ا ل و ن ج ن هينضموا ي ه ه ي ن ض م مساوا. إذا في ا ل ه د ا ت تصير ا ل ر ج و ن ب س أصبح ا ل م ص ي ر ت ع ا ل ت ي ر ك و ا ب ي ل و ج ي ن كمصير مصيرين ب س ص ح ا ل غ ل ط ا ن النص ينزل على إحدى ت ر ك و ا بيلين أو ا ل ت ا ل ث ينزل س ي ر ك و ا بيلين. هم كل فيني ر و ق ف ي ن ي و و ف في ا ل ت د ي عشان ينزل على هاي دي يورو ب ي ل و ج ي ن وعشان ك د ه على الرغم أن ا ش ت ي ر ك و ا ب ي ل و ج ي ن أ و ل ي ل ولكن يورو ب ي ل و ج ي ن بيجي ي مش فهمين؟ ع ن ا مثلا لو أنا, أنا بدي أدخل ا ن ي ن وبدي ك ج ن ي و ب ي ن ج ن ي د و ك م ستة جنيه. ع أنا بيجي لي س ت جنيه. ا ث ن ي ن اثنين اثنين جز يوم ب ص ل ت مثلا من ا ل ب و ر ة فقالت م ا ح د ي ه م اثنين بس. و ا ن ا في اليوم ده جت ص د أ ل ي ق و م خمسة. إذا ا ل ف ل و س أ ل ت معين أ ل ت ش أ ل ت ومع ذلك كل واحدة فيهم خلص كامل. ن ي ن و نصي عم ي ج ا ي حاجة. يعني على ا ن ا ل ف ل و س ع ن ت مش لازم تطلع ف ل و س عشان تفهم يعني هو رحت. ت ن ا ل افترضني. أبو السلام السلام ميني ا أو م ع ي <تصفيق> د انتوا ه ا ولا ايه من يعني ما ترمس لو ا ن ا بالضبط زي ما ا قلنا و ن ا ب ا خ د شتى جنيه هب ا ت ن ي ن اثنين اثنين لو ا ن ا حصلت نزوح و خ د ت خمسة جنيهات بس ب د د ما ما نبدي ا فلوس لثلاثة أنا بدي فلوس لاثنين ي لما ه م ه ي ا خ ذ فلوس اثنتين ي ه ا د و ق ه ي ي أ خ و ا ا ك ض ر ل ا ن كل واحد كان ي خ د اثنين ونص على الرغم من الفلوس ق ا ن ت معايا لكن كل واحد فيه م خارجين خليني ب و س ا ب ر و ر بروسر ح ب ي كده هو كده ه بس خ د حاجة م ن ا ك ا ن ي ي ر و ه كده ا ح ي ا ش ن ا ي ن ماشين ش ا ش ي ن م ا ش م ي م ا ش إذا؟ والله هو أهل الخرافة ي ق و ل ن هذا كذا ك ا كذا يعني المصري ع د ي ن ي ل ما تبغوا كذا ا ل ذ كذا ا كذا ك ا كذا كذا ا ك ا كذا كذا كذا ك ذ كذا كذا ك ا كذا ك ا كذا ا كذا كذا ك ذ كذا ك ي ا كذا ك ا كذا ا ك ا كذا ا ا ك ا كذا ا كذا ك ا ذ ا كذا ك ا كذا ا ك ا ك ا كذا ا ا ا كذا كذا ا كذا ا كذا ك ا ك و ا كذا ك ا ا ا ا ا ل م خ ل و كله يعني ده حتى كرات الدم حمره لما مش عارف شيء تضرب كل كرات الدم على ا ت ا ل تفهم ي ع ل ك ر ا الدم دي ل رقم ه م المهم ده كده ال هيماتوسيلو ج ن ج س اذا في لعبة السيلو ر ح يحصل هي صنا ا ل ك و ن ج و ج ي ت ب ا ل ا ل ك ن ج و ج ي ت ب ا ل ر و ب هيعمل ا ن ي ربطك وشيء مش حلو والكونجوجيتز ب ا ل ر و ب هيعمل ع ن ا ش ي ي ش مش حلو ونتركو بيلوجين بيقل ولكن اليوروبيلوجين بي بيدي بي خلاص ي ع خ و ن ا ده ك د ه اللي هو ثلاث أنواع خ ا ل ج ن د ر تعالوا بقى ب ي ن ا نتكلم ع ل حاجة مهمة ج د ا how to reach ولا سؤال ييجي في ا ل ت ح ا ن ركزوا معايا ركزوا على الـ أنا ح ت ن ف س ر ك ز ي ن ركزوا معايا، how to reach diagnosis أنا كيس جوندر، how to reach diagnosis أنا كيس جوندر، إيه؟ إذا ده بقوله كمان ف الآخر، how to reach diagnosis أنا كيس ج ن د ر س ؤ ا ل د معايا ع ي ج ي ج ي ك ل س ن ا ت و ق ف ه ا ل س ن ة ا ل ا ت س ة مجنين ت و ق ف ا ت و ق ف ا السنة ل ج ل ه ا و ج ن ي برضه دائما ب ت ح س ا ا ل ص ا ب ا ن ه ي ييجي السنة ا ل ط ا ي ع انما ا ل م و ى م ه م جدا. how to reach the d i ا ل ا ك ت ا جونس طبعا اي د i ا g n o s في الدنيا مفيش شخص في اي م ر ة في الدنيا بشخص بنان عليه كل i n i c ا ل ب ي ت ش u و ي ك م ا ن n ي the p ن صح ا ل ل غ ت المناسبة هو مين ا ل ه م هنا كلينيكا l p i c t u ولا ع ن ك من أ ح جونس مين الأهم لا ه ا ل ا ث ن ي ن طبعاً مين؟ ولكن ا ل ا ه م هو ا ي ه ك ل ي ن الطبش. ماشي؟ و ك ل ي ك الطبش زي ما تعرفين هو كم تجويت؟ وين طالب؟ كم تون؟ اللي هو history و s c i e n اللي هي ا ي د عجبنش. فنبدأ نتكلم عن history. ط ب ع ا ل history في كلامك ا ل ا و ل ا ي كلام ده؟ لو بيرسل history ا س م ك ا ي ن ا ن ت إنضمت ميل ولا كم ي ل عندك كم س ن هذه الأخبارها ي ه كلامك كله د ي ك الأول س ر ط منها. ط ب ع ا هو ا ي ه مية ا ل ع م ي ده هي ت ز ي نوع ج ن س لو كان واحد صغير ليه ممكن جونز لو كان ا ن أ ض م ت ش و ي ة فممكن ر ب ي ع ر رجل كبير أو س ت عم ب ض ي ة عشرين سنة يقدام سهل البنكرياس تحول ا ن الستكس برضو مهم يعني يقولك لو كانت س م ي ل ع ا ل س م ي ل ب ص و ا ا ل س م ي اللي عم بيجون بالغيرة مطلع ي ا ي ر حصول ا ن ه قلت ل ك البرض ح س ن ا ل س م ي ل ب د ي ب عن الحصوات عندهم مهم ة ق ل ي كتير ا ل ه جت ه ل ل و خمردو ل ا مش خمودي ا ل م ن ك ر برضو ممكن جبله جونز كليات ت ي ن ف ص ل ن بعد كده كندينين ط ب ع ا كلهم هلا ويش س ت ل ا ر ي ش ا ن خش ع بعد كده على ا ه م حاجة اللي هي البريجنتي. ا ل ب ر ي ج ن ت البريجنتي ت و ر ي في الجوندس ا و بينو ب ي ن ك س ف ي اي ش ي ت جي اي ت ي مفهوم؟ عشان كده. ا ل ش ي ت ب ت ا ج جي إس إي بأخذ ش ي ت ل ي ح ا ج د كده. أمسك. وبعدين كورس. وبعدين يوبيش. بعد كده أول كلاس كده. حاجة. و ن س كورس ا ل و ر ي ش ن نفس الأول نتكلم عن ث ل ا ث دول وبعدني كمل أو ن و ل من ع 0 ر عشان ن ب ي ع محذرين شوية. أ و كورس ا ل و ر ي ش ن في الأول وبعد ك ه ا أ ظ ن ج ما عين أو إن ا ن ت تبع حالة جي أو ش ي جي من غير ما ت س ا ل و ن اليوان واليوسون. صح؟ ط ب ا غضان. و ط ب ع ا اليوان واليوسون عرفت ه ا بس سؤال والإجابة ل ك ل م نون شوية. وبعد ك ه ا ن ح ف ث تيفر و ب و م ي ت طبعاً ط ر ق ي ن لما فيش خ ف ص ل عندي بتوني ال ي وال ب. وبعدين نتحط في ب. بس المرة دي ن ح ط في ث ا ل بين و ب ر و ي ت ر اللي هو بي بين وفي ا ت ش ن ج ولا لا وبعد كذا في داخل ا خ ا ل ص ي و ص و ي ت ي بدون العشر حاجات اللي ع م ل و عليهم ونبدأ ا و ل حاجة نعمل عليها أ ن س ت الانصت ط ب ع ب ت س أ ل ن ه ا كان هي ا ك ي ت ولا ا ي ه ولا ج ر ا د ي و ل ا ك ي ت ز ي ا ل ه ط ي ا ض ح ط م ض ب ط م ه ا أكيد ط ي ت صح ولا غلطان. زي حصلت ستونز برضو ي و ت أ ك ي جونز. جراديون ج زي, زي مثلاً ح ا ل ت الورز اللي ط ب ع س ً حالت س ر ا ل ن برضو في الأول بيبقى جراديون جي. جراديون أنصت. ه س بعد كذا على كورس. الكورس. هل هو بروجرس هل هو ريجريش هل هو إ ن ت ر ن ي ت بروجرس زين طبعا ز ي ل س ن ص ر العملية جد سرعة ف ر ت ترت لحد ما يموت ريجريش هل هو بيشتت بيشتت ح ا ل ا ت ي ا ل ل ممكن ي خ ت ت ا ل ب ض ط ر واحد ك ا ن أكل برا ج ر ر ب ط ا ر ه ي ه ا ز ط ر ه و ع د ك د ه ا ي ه فصره وبعدين بروح زي ما هيدا شوفنا ه ض ا ي ن إنترنيتز ز ي حاجة بتروح في ز ذ ا مشتون زلك خاصة وكل شوية الشعلة ب ي ج ي ب جوند ن ت ي وبعدين الشعلة تيجي تجوند و ا د ي و ر ي ش ن عامل الزمن مهم عشان لو كان long d ي r a ش ن o n ت ن ت ص ر دي ت س ت ص ر ة ا ل ك ن س ر صح ولا غلط؟ عم جيل واحد يقولي يا ن ك ت و ر ا ن عندي جوندس بقالي أربعينين بس ا ن ا ش ا ي ب ر و ممكن ي ن ل ع مرض الوحش أقولي يا م ي ل مرض الوحش زي؟ المرض الوحش, المرض الوحش, ازاي؟ الوحش كان ه ز ب ر عليك ت س ي ن ي ن لو كان المرض الوحش كان جريات ممكن ج ر ا ن قبل معيين هذه معاها ر ك ت ك 3 س ن ي ن المهم إن أم أنصت م ش ع ك ل ه على ل و ر ي ن يورني م ل و ل ا ن سول طبعاً ب ي عمرك ا ن ت ا ع ا ل ط ب ما هي نوع الجوندس اللي فيه ا ل و ن ي ي و ر ي مش غ ا م ا ل ج ب ي ن ه م و ر ي ت ج و ن يبقى م ر ي ك جونز نورنا. يبقى في الهبات السيرير و ب ا ل ت ر ط ة جونز يوري ميدو. غ ي صح. تبول س و ل ي العش. يعني جماعة في الهبات السيرير و ب ا ل ت ر ط ة الهبات وفي ه م و ل ر ي ت ك يبقى ضر. معايا. ذا كذا اللي هما أول خمس حاجات. دين. ط ب ع ا ا و ل الفيفر. ط ب ع ا الفيفر من ح ا ج ا ت ل م هم ج د ا في جونز. ط ب ع ا م ب د ئ ي ا ا أي هبات سيرير جونز سايل م ع ي ممكن ترى يعني لو كانت لب رشيفر أو لب سروزر ممكن ترى لو بريد أو مايل أو برولونج ا ل ي يجمع برولونج الثيبر حالات اللب طيب، ل ك ا ل ف ي ب ر ه ت ي ب ه مهمة جدا ل يعني ه في حالات اللب ا طيب توجود ا ل ف ي ب ر والجندس لا يجتمعان ولا يتقابلان يعني يعني الأول يجيك ل ا ل ف ي ب ر وبعد ما ا ل ف ي ب ر ت ر و ح تطلع جندس تظهر وعشان كده الاثنين ما يبوش مع بعض م ع ي ي ر ا م ش م و ع ة وجالس مندلول الكلام ده كله ط ي ت س زينون ذالو... ي هو الشيء. ش و ع د ك عن ا ل و م ت ي ن ا ل و م ت ي ن ط ب ع ا الزومتين يعتبر م و ج و ف ي ا غ النبر. خ ش و ع د ك ر ا عن الدين. ط ب ع ا البيل لو م و ج ل د رجل هيجو كوندري ا بيسمع ك ت ف اللي ي ن ت ش و ف ا ن ه هو ليفر م و ج ل د في ب ا س تر الاريا وبيسمع في البيت يبقى ممكن تبقى حاجة يبقى حاجة في البنكرياس وفي ا ل ا خ ر خالص البرايتس طبعاً في ا ل ج ر ا ت الجونس أكثر وزي ما نقول ترى ش ا ل ه ا غير معروف وفي ا ل ا خ ر خالص س و في نص و ي ل ت ح ان ا ل ب ر ج ن ك ر ي ل ا ي كلام لا ك ن ي س ت ي ك س ا ل ت ح ا ج ا ن ت ت ا ل ع عن ت ب ا ج عشر ح ل ا ت 15 c لون اليورين ل و ا ل س ت و ل و ب ع د كده ي ما حرف زي ما حرف وبعد كده نص و ي ت أ ا كذي كلام تاني قاعد ر ح ه ليه س ب منهم اللي هو ب ق ش هستوري و ي و ا ل هستوري ب هستوري جاي بقشة هستوري س ا ل و ا خ ط ا د و ي ا ك ل ا ل ه ا ر ي س ي ا تدشر إذا الحاجات ي ك و عشان نشوف حاجة طلبها ك ل ب ر و ي ن أو فاميلي هستوري ا ي هم ي ن ك ت ف ي ل هستوري حد ا ي ل ي موريسز ولا رح صح م ي ن ك ت ف ي ل هستوري كمان فيسندروم مش عارف خ و ل ا ولا لأ اسمه جيلبرت لون ما ب ع ه جبرسندروم ا ل ت ده سندروم شو من جدا عرف ل منتشر جدا يعني ممكن ترى الناس ت ب ي و ه ا ص ل ا ع ن ع ض ا ي ه ج ا ل ب ر ت س ن د ر و م ده ده سندروم عبارة عن ا ي ه ن ي لما تكون على نفسك أو كل ما هنالك جبرسندروم ا ل ت ا ل ل نفسيه فليم الليبر ف ل ي ن ما فيش ا ي حاجة لكن فيه شكلة واحدة صغيرة جدا ا ي ه هي هو مولود و ع ن د ه ا أطفال ي ب ن ر و ب ا ل و ح ش ف ع ل النبر يارق يعمل أطلقلي بالروبل عفتنا النبر و ظ ي ف ي ا ب يعمل كل ح ا ج ه و س ر ي م وماكوش أي حاجة مشكلته الوحيدة في الحياة إنه مش قادر يعمل ا ي ه ن ه مش قادر يعمل أ ط ل ق ي بالروبل ب ا ل ر و ب الموجود في الدم اللي كان اسمه ي ه عن ك ن ج ر ي بالروبل عشان كده ي ع ا جنب ا ل ن د ر و م بيبقى ع م ا د ا م ا ً الكنجرية بالروبل ع ا ل ي شوية هل الصندروم ده فيه مشكلة لا؟ بيعيش ويموت بي م... مش بيموت بشربه يعني بهي ع ي ش طول عمره ويموت مرض ماكوش ا ي مشكلة هيجي هون ك س ا ي ن ما ت ا خ د ش ا د و ي ة ل ا ن ا ن ت مش بحتاج أصلا ت ا خ ه ت ا خ د ا د و ي ة وعينه ا ل ا يجي ولا كذا بيشتكي إنه و ا ص ط ر شوية وبيزفر أ ك ط ر لما ي ب و ع وجد الحج حتى دي مش م ف ه و م عوز لكن ي ق و ل ك ي ا الدكتور أنا ما ببوعه ع ل ي نفسه إيه ا ص ف ر ي ر بعدي ب تبعه م و ج و د ا في الجلد ا ل س د ر و ن المهم خصصه في كذا بعده الزمني ا ش ن خلاص هاي طريقة شم الزمني شم الجنيشة طبعاً في الأول ه ع م ل جمرة بالجنيشة الـ... وبعدين إيه؟ وبعدين لو كان الـ... بالجنيشة نبدأ ب ا ل ج ن ر ة الجمرة أول حاجة هتشوف ا ث ن ي ن فيه. كان أول حاجة تشوف القلص. طبعاً كلهم إيه؟ صفر. إنما بعد ناس اللي ي ك و ن ص غ ي ر صفر راحة وصار صفر. مش ا ب الدنيا كلها بيقول لك لحم خثرة. من عاد ا ل ل كلهم صفر. لكن الهيمورتيا ل ج و ن د س لأن ا ل ج و ن د س ما ب تعرضش عوني. ب ت ق و ل لك ب ي ب ق ى ع ي ه ب ي بيعلموني. ا ل ل و بشرب ا ا ل ج و ن د س بيزتون. ب ق ى ي الإذاتو سينير ب ي ت ع ب ر ا ب ا ل ط طبعا الكلام ده كله صعب، ولا تروح راحة ولا تروح ش ر ع ك ك ا م فين؟ كلهم صفر م ن ا ز ل ي ولا د ت و ن ي ولا لموني ولا بقائي، كده مش ع ط و ج ا قصبة ع ل ك د ا م م ك ن تشوف هل هو كشكتك ولا لا؟ وبعد كده جنرال مانيفستيشن يعني، بتشوف جسمه كله مع ب ا ي د مع ذ ه بطله، يعني بتشوف ا ي ه ت ر ي ب ا ا ل سكن، عشان كده جنرال مانيفستيشنز هي هي ا ل سكن م ا ن ي س ت ي ش ن ز ت ي ب ة اللي هي هي واحد ت ب ع ك ي ت ا و ا ت سن ا و م ح وذات سن ا و ا ل س ك ي م ا ا ا ل ا ي ش ا أول حاجة لسكيمات مظاهرات هيموبيت ج و وبعد كده ب و على م ا ت مظاهرات هيموبيت و س ي ل جونس. وبعد كده بوضح على م ا ت مظاهرات خ ا ا ك ت و جونس. ه ي ك و ي ت ج و ن هي س ي م ا ت ا ه ا ت ح ا ج اللي ن أ خ ه ا ر ا و خ ا ف ا ل أ ا ع ح ا ج كده ا س م ل ي ل س د ت ي تحت كده. ف ل ا ي لد أبصار ب ج ا ل س نقولها في ق ا ر ا ت المريض عينيا وجالس نقولها بالتحديث ومرة بنسكب شغل ي ن ي ا ولكن في اسكتيم م ا ن ي f e s t a بس في م ر ي ك ج و ن د س اللي هي عين ت أ ب ص ر س ك ت ي م م ا ن ي f e s t a t i بس في مريض ي ر ا ج و ن د س اللي هي عين جالسة في ا ل و ر ش ي ف ا ل م ر ع ى اللي احنا ناه صح ا س ك ي م ا ن ي f e s t a t i بس ت ر ك ب ج و ن س م ع ا فعلا اتشين صح خ ش بعد كده ممكن تلاقي في ق ي كمان إشكام ل س ت ي ش ن ز أو يوبلاستيشن دروم اللي هي بارن يوبلاستيشن دروم. شو ما طعمه ب ع ت كده ولا لا؟ هنبدأ نقول في ا ل ه ب ا ت و م ة ممكن يحصل ا ل ه ب ا ت و م ة وتعمل بارن يوبلاستيشن دروم، ت ع م إشكام لفستيشن. ا ل ي ه حاجة اسمها حاجة مشروعة وواكيد ك ل ك م بعرفينها. ما أكنسوزز ي ذ ر ش شو ما طعمه بعد كده؟ ك ن س أ ق كده ن ا شريحة ب ك ر ه في ا ل د ط ا ر شو اللي فيك؟ ك ه ا ا و ه فين ده كذا ل ي الفكرة ا ل ف ج ر ه ا ياخد حقها، حق ا ل م م ي ق ط ع و ن كل محل. ي ه ه تيجي في النايك أو تيجي في ا ل ج و ممكن و ب ش د و كذا وبنكشوا و ي النهاية راح ت ي ن الله يرحمه. ت لك أمسيات، وأنا ب ت ا ب ا ل إ س ك ي و ا ل ح ا م ي و على ف ك ر ك ن س و س نيجرا كان تيجي في النسول إنديزنس. الناس اللي عدوم طيب س يبيش. نتيجت ن س ل إ ن د ي ز س ا ل ي بعدهم هي أكنسوس ن ي ج ر م م ك ن ملقي ك ل ب ا ك ن ل ا ن ع ي ا ن ب د ي عنده مثلاً موت ا و مين؟ ل ا ن ط ب ع ا ع ي ا ن ل ب ق ي ى ع م د ا ل ب ا د ا ل و ن ح د خ ش ب ع ب ك د ه ع ك م ل الجاميش. ا ل ده ا ا ن ي ه ه ده نص ال. اللي... ما ل ح ق ي ق حلوة خطة شو كم حلوة؟ مش ل ا ز ة ا ل ح ا ج ا الحلوة ه اللي هي ا ب ر ا ه ي م ا ه يا ريت توفي على م مش تمام؟ الـ Nuclear d i v i ي ش o n خليكم عارف؟ ا ل ل و ك c ا e a r d i v ن s i ط ب ع ا في الأول ا و ل حاجة ه ن ض و ط عليها ا ل ن ف ر ع ا ي و كيف؟ ض ل ل ا ً مفروض يكون أول حتى بعض شغلات وصلات ا ل م ه م ا ل ن ف ر طبعاً أول حاجة اللي هنشوفها ا ل ن ف ر ا ل ن ف ر ممكن ي ا ي ء ممكن يغطيني بصاعي. ه ت ف ق ل ت شو ا ل ن ف ر في د ا ي الناس ي ق ن ضروري؟ و ص ق ط زي ما نشوف البباي ممكن ب ف ي ه الروزس بورد. فيه فيه فيه فيه في أي سير م ع ن ش ر ب و بوردة ممكن بفيه بتو ما فين تحط فيك عارف لا ي هارب شوية وفي ن ا ش ر ا ت ن ض ج ا ل ي بعد كذا الزبر ممكن كمان تشوف ا ل ل ي ن هتشوف الجين ع ت ق هتاج جينو ميجا لي سواء كانت ح ا ر بالهزير سواء كانت الروزس سواء كانت ا ي م و د ر ن هتلاقي في ا ل ي ن و هي ف ا ل ي ن و ميجا شوف في أطيب س و ف ر ا ة لكن ب ي ا بينا م ا بقول لوكا ما يشم ي ه ع م ا بقول لوكا إ ذ ي ش ن ه م ح ا ج في اللوكا ا ل ج م ي ش ا ل ن ي نتيجة الجوندس وشوف الإبرة، ا ل ج ن بنظر. ا ل ج ن ب ا ظ ر اللي شافها خواجه اسمه كربوادين. ع ن ا ن هم عن كربوادين، كربوادين على فكرة أخش لصوص. تحس من الكلمة اللي ا ل ه ا لو أخش لصوص. ل و ص إنه في ذروب خدماته شوية. يعني ذروب خ د م ت ه كربوادين أخش شيخ. بحيث ا ن ه لصوص خاص. كنت اللي ق ا ل ه كربوادين من ا ل ع ي ا ن والدكتور ما ب ي ف ح و سوا ولا ي ع و سوا. د ا م ا واحد ف ح ن واحد زعلين. كربوزين كت. بس ما نفحصنا الدكتور ولاحظ ا ن د ا ي م ا العيال ما م ب س و ط أو كت دكتور حصلوا ل حتى ب ع ا ك د ه ت على ا ل ع ي ا د ه و ا ل ع ك س ل و العيال ب ي ع ي ا ف ة كت دكتور ه بيرقص في ا ل ع ي ا د ه ا ذ ا هو لاحظ ا ن العيال دكتور ما بي ما بيفرحوا سوا ولا بيتعالوا سوا. لأن ي ج ر و بينكم خلونا عاليمة. ا ص ع ب نوع تشخيص هو اللي ما تكتشفه. ح د ي ب السيرور. سنة و ا ن ا بتكلم على أخر عام ل ل ي بطلع عليهم 100 سنة، يعني مش قضية ا ن ا ن ا ا ك ت ش ف هل عندك ا ل ب ا ز سرعة ج و ن ز و ل ا لا، أصعب ا ن و ا ع ا ل ج و ن ز تشخيصا هي ا ل ا ض ط ر ا ت ا ل ج و ن ز وبنو ي ب ي ن ك م خ ل و ن ا نوصعين برضو هو اضطراب الجونس عام 70 عندهم هاي ا ل ا ه م ة عام 70 ط ب ع ا س ت و ن ي أفضل أو كانتر، كانتر هذا قنقرير، معيلا ا مش معيلا، ذ ا لما واحد ي ج ي ل ه ا ض ط ر ا ت ا ل ج و ن ز لو عرف ا ا ن عنده س ت و ن ز ي ف ر ح ل ا ل ج و ن يبرخابك ولا وارك إ ا عمك أ س ه في البنك ي ر ع ل ج د عمه ب ق ى كربوذي كل الأدب، قال ا ن العيال و د ت و ر ما بيتبحش ش ا و ا ولا ي ب ع ل ش ا و ا إزاي ب ى لو ا ل ع ي ا ادي ا ل ع ي ا ن هم ما بدرهم بيجيبه ع ل المدرح، عيالهم ع ف ا ن هذ العيال ي ح و ا ع م عبيد، ح س و ن ا ن ا فلينفع، يعني لو هم هذ ا ل ع ي ا ن هم العيال ده ح ت ر الجمل م ا ش ي ت ح س ن ا ل ل خ لأن ا ل ع ي ا ن ده ي ش ي هو رايح ل ل د و ر على جوري ربعي تطلع ستون وما تطلع ش ي <تصفيق> كان ع بنكرياس. أول ما يروح ل ل ك ت و ر لو تلا في ا ل ت و ن س العين يطلع ب ل ي ز ع ل ا ح مش ج ي د ه ل ك ن ا ل ك ت و ر يزعل. ع ص ا ن هو ما حش ب ا ل نظار. هو ما حش هو ا ل ب ط و ل غ يقرأ شيء. يعني ا ن ا ما ن ا ر ف إيش ا مش عيني يخف ولا ما يضعف ش ي موت يعيش مش قضية. ا ن م ا قضية ا ن ا ح س ي ل ا ن ا ب ت و ل ا حطي إيدي حسيت كل نظار. وعشان كده بيقول لك العين ي ط ر ح ج ي د ه إنما ا ل ك ت و ل ة ع ا ر م ت ب ك عين حزين ل ا ن ه ما ي ي ج ما حش كل ن ظ ا ط ش و ف ا ل ع ك ض ت ب ع لو ت ا عمل ق م ل بنكرياس طبعا عين يزعل ويد إنما ا ل ب ط و ل يؤلأ ص غ ا لأن ح ا س ل ي ا ل ج و ب بلاذر. ف ط ر ب و ي كل ا ل أ ل ق س أنا كجماعة في حالات ا ل س ت و ن البوم ب ل ا د ر قتل أنود ب ا ل ب ر ا ن م ا في حالات ك ص بدو فتلاقي البوم بلاذر بالبرو. معين ولا مش معين. مع هي دي في ا ل س ت و ن قتل أنود ب ل ب ر يعني دينا بحسي ع ش ر ي مع ن ي ن ا فينا جب ك و استون. تكبر ا ل ج بلاذر. ينقص دي ا ل س ت و ن دي. ج ت على ا ي ه على كل س ط ا ي ك كل ا ل س ا س ر ي ي كورونك عملتوا ي ه فيبروزس؟ طب فيبروزس خلاك ما تحسش ا ي ه خ ل ا ه ا ت ك ش شوية ط ما حسش؟ ا ذ ل ك انت خاص أمس ضعي بيلا م هيج في؟ هل تقول برادر؟ ل ق و ل برادر ت ي ب ر أنا هينش ا ل ى كم د ه ل ن ا هينش ل ى كم ع ن ا ل سكر كربوزي يوم ع ل ك ا ل ع ي ا ن و ب ت و ل م ب ي ه ولا ي ض ح و ا سوا ولا يذعروا سوا ضف ح ا ن ي ب د ه زعلان ل ن ه ما حش برادر بدل زعلان ف د ل ض ح ا م ن ه ما حش إيه وهو بيتول إ ا ه ك ا ن ه يحس برادر. ده ك د ا ا ل ك ر ب ي ن ه و كذا بحنا خ ل ص نجي ا ل ا ي ش و نخش معه ف ا ل ن د ف ي ة إذا تاني سؤال ده الجاي السنة دي ا ك ث ر ق ا ي أنت ا ل ا ص خليك معه سؤال ده ج ا ي السنة دي بنسبة مليون في المية ا ل ج ا ل السنة ع ت و ي هاي وريدش إذا ن و ز أنا كيس الجمل سؤال ت ج ا ي ج ا ي ا و ل حاجة بتتكلم عنه هاي و ر ي و بعدين ا ل ا ر ن ي ش ن وتحس ا ل ه و بس لما تبدأ مضبط الهيكل العام ب ت ا ع ه ل ا ن ي لو مش مضبط الهيكل العام ه ت ق ل ف ه في الامتحان. ع ش ا ن ق والليزوري هتتكلم عن عشر حاجات طول ريدن الليزوري خ ش على الكليشان، الكليفلوك، البروتينه ط ب ع ا مهمة ج د ا وبعد كده وصلنا للانجليشان. الانجليشان ح ا ط جوندز. الانجليشان بتعطي ا جوندز تحس ا ن ا ح ن ا بالوعي في لحظة تاريخية. ليه تاريخية؟ ل ا ن في ا و ل يوم في السنة. كنت أجيله ا ن ث ل ا ث خمسات ه ي ج ي ثلاثة في منعك البطن كل مرة، أ ر ب ع مرات. خدنا منه مرة. ت ع ه ما ي ا ر ر ا ن ف ر ا ج و ج ي ن ا ل ي و م اللي بنخده فيه مرة ثانية. اللي هي الاستجياش مزون. ترى خمسات. ما ي ا العارف ه ا ل م ح ت ا ل ي ج ولا ت ر في يومي ضوي. هي ت ل ا خمسات جات ثلاثة في منعك البطن كل مرة. ما جات بجاته م ن ي كتير. وما ي ل له والله جات ثلاثة أ ر ب ع مرات. واحد تريتم ن ف ي ك ر د ي م فركشن ا ل ت ي ج خ ج و ن د ه ن خ ه ا مرة في ا ن د ر س ومرة في المطرش يبقى كم مرة أ ر ب ع مرات ا ل ن ت ي ة أ و ج و ن د كم ل ا ن خمسة ي ل م ا لتدخل الامتحان ي ب ق و ل س ؤ ا ل ي ه المانجمنت ا م ي ك و ر د ي م فركشن ومشمر ونفس نفسك اللي هو ا 3 خ م وبعد كده سؤالي بعد ا ل ن ت ي ج ة أخذ ج و ن ز س ل ا خ س ؤ ا ل اللي بعدي ر ت ي ك و ر ن ي ا ل ن ت ي ة و و ل م ر أ ر ب ع ثلاث خ م السؤال اللي بعدي حاجة تراخذ د ر ا ي اللي ق و ل ه ا ث ل ا ث خ م ي ن أ ظ ن ي ب ع د تطلع من ا ل ح ا ش عيد ق و ل المهم بس ليش أنا م ت ن ز ا ل ث ل ا ث خ م ي خمسة لير يعني لير يعني معمل. حاجات ن ا ع م ل ه ا بالمعمل. وخمسة ا ي م ي ج ن يعني ا ي م ي ج ن نصور. وخمسة ألات و ت ب ا ر ا ت اللي هي ب ع د ه منظيرة على مش عارف ت خ ل ش ا ل ي ا ل م ه ن ي م ب و ع ا ل ل ب ع د ن ا في خ لير و خ م س ي ج ن وخمسة ي و خ م س ل ا ت ن ب ي نرجع ب ا ل ل ا ب ط ب ع ا ا ل ل ا ب أهم ا ج ء في الدنيا و ر ا ن ت عارف ا ل ل ا ب و ي ت و ي ا ل ل ا ب هو خمس حاجات. ولكن ا ه م ه م وراجل تليفير رقم واحد. الليبر ف ا ن ش ا ن ث ي س مبدئية. الليبر ف ا ن ش ا ن ث ي ر ا ل ه م و ر ي ت ا ج و ن س نورمال و مش نورمال نورمال. ا ن ت الليبر ف ا ن ش ا ن ثيرث تطعصر. يعني ب ت س ي ر وراجل. لو ا ح د عم ب ي ب ر بايت صح. يعني لو عايزين ا ل ك ل م ن ا أقول ه م ش ن ا عايز أ ن ي ط ب ع ا كلهم ا ر ف الواحد بالروبن دييجي دي في ا ل ه م و ي ت ا ل ج و ن كان إ ه بيجي، ا ل أ ر م كن ج و ج صح؟ وفي ا ل أ و ب ت ا ل ك ب ي ك جوجي، طب في ف س ا ل س ي ن ر ي و م ر ح ل وسط، ث ي ن ب ي ي ع ي ا ر ش م ع ي ا في ا ل ه ي م و ر ي ك ا ل ت ر ك و ب ا ي ل و ن ج و ل ي ر و ب ا ي ل و ن ج ي ا ل ت ي ن بيجي، وفي ا ل ب ت ر ا ت ر ا ل ي ب ي ب م و ح ا ل س ن ر ي و ا ح د ي لواحدة ي اللي ب ق ا ل س ت ر ك و ب ا ي ل و ن ج ج ي بعد ب ي ي ي ه ي ر و ب ا ي ل و ن طب متي ص ا ل م س أ ل ش و ي على ل ا ت ي ي ا ل ك ا ي ا الصغيرة عضونها د ي في ا ل ب ص ر ا ط و ا ل ه ي ا ت و س ي ل ر ولكن خلي بالك في ا ل ه ي م و ي ت الجامد. ا ل ل ي ا ا ل ص غ ي ة نورمال. ن ي ب ر ش ل ن م ع يروس ما ياق. في ا ل ه ي ا ت و س ي ل ر و ا ل ب ص ر ا الخلايا ا ي ر ة د ي د ولكن ا ل ي ن ه ا ك ل ج ب ر ا ل ا ع أو ا ل ح ا ش قلنا الخلايا ا ل ص غ ي ت في ا ل ه ي ا ت و س ي ل ر ج ا ن د جديد ولكن مش ع ا ج يعني د ي د ع ا ن ت م ل كمل. ج د هو نورمال من ك م من ك ا ا ل ر ف ي ن ك المترضيون. الهدايا توصلنا جumbs كيب عن 13 اللي كان ل30. لما بستني س ب ك خالص من البطاطس ب ي ك ع من كان أكثر من 30. وعشان كده لما ي ج ي ب ك حالات الهدايا توصلنا جumbs ع ا ن ا ل ث ل ا ث ل وستين د ا ي م ا ما بيجيش عن كان ما بيجيش عن 30. إن ت ي ز ي ر عن 30 و ح د ر عن ص ف ق ة تبقى هي أ و ر ا ر ا ل ج و ن ز طب ا ل م ن ا ب م ر ا ل كولسيرو. مفيهاك مرة ما ح ل ك م ا اليد حتى هو تعبان عم ل ي ج ي ا ل آ اللي حتى هو تعبان يشرب زملك والليبة حتى هو تعبان يقدر يطلعه كولسيرو. وعشان كده ا ل ح ا ل الوحيدة في ج و ن ز إذا يكون <سيطر> ا ل س ي ا ل ع ا ل ي هي له ب ط ر ا <بصراحة> ك معياً و م ع ي ا ده ك د ه ا و ل ي هو r f u n c t د ل و بينكم أ ض ع ت حاجة في ا ل ا ن ف ت ي ش في ا ل ا ن ف ت ي ش و ح حاجة هي وال l i ا ل ب ي ب طب تبي ك ل l i v e الزبيب ل ا ن ه ا ه م حاجة. فش ناقولها حتى على, على <مبلي Warri> <م nice> ا ي مش على ا ف ي l ا ل ب ي ب ا مش ك ت ب ه ا عشان هي مش على أفي. ا ن ا ك ت ب ه ا لأن ا ل ا ر ب ع ة اللي يكملوا الخمسة في ا ل ل ي ت هي بكل الدخل. حاجة ب ا ل ب ي وحاجة بالقيو ح ا ج ة بالأس وحاجة بالتي. يبقى عندنا واحد دفتر ف و ن ش ت وبعدين كلمة بس. شوف ا ل جماع بعض شوف شو نتكلم عن؟ دفتر ف و ن ش ت وبعدين كلمة تي كلمة بس. إن ب ي ه ت ة ي ع ي بلا بكتر. لما هو ضيوفه دي مش حاجة عليه بقى اللي هي بلا بكتر. هنشوف ا ل ل نعمل بلا بكتر جايز بي يبقى فيه م د ر مدرسة ع ي م ي ة ولا حاجة صح؟ اللي هي ي ع ي دي ا ا ر ع ت ق د و في م لدينا حالات م ع ا د ي في أصل هي أيه؟ ي أكلوا سرولوسيكربس؟ طبعاً و ل و ي ك س تشو ل هي عمل ماركر عشان جايز بقى ف ي بقى ي ه هي أكلوا ب ر ي و ت ك ي ا ل ب ر ي و ت ك ي لما تشو ط ي ا لو تراكت الجندي فدي باتو صير ا ل ج ن د ا ل ا ت ن ي ن عندهم ي ه عن ا ل ج ن د س و م ع عن د ي م ت ي ن عن ج ن د و عنده إيه يعني عنده ب ي ل ي سبب ا ل ب ي ل ي ن ي ت ا ه ب س ر ي ل من و صح ل ن الباي م ش عارف ينفد فما ب ض ن ت ص ش ا ل ا ي تامنتي فهذا من ت ي ي بغيره عشان كده عنده ديدي ش غ ب ة الديدي اللي تبغى ت ر س ل ا ي ن ا ل م ص ط ع تعبان ل ي ر بتحطهم ع ل ه تعبان ف ر ا بيتونسق ب ل ي س ن فاكتور تسرع ب ي ن ه ز ي و ب ت ر ف الجونتس مع ب د و باي تامنتي ا د ه ت و ص ل ر ا للمصنع نفسه تعبان ه د ل ن ا تسرع بكل بساطة ا ن ا دي ا ي ه هدي باي تامنتي لو ديت ب ا ي تامنتي و خ ل ي ت ا ل ح ا ي إذا ن ق ض ي ا أنت ما كانش عم ب ا ي تامنتي اللي هو ت ر ج و ن لكن لو خلك من ت ي ه و ا ن ت عندك هبات وسير وجونس ك د ه ك د ا المصنع ما ي ر و المصنع ط ب ا ن كم ش غ ل حاجة إذا ا ل ش ر ب ي و ت كتير ي ق و ل ك ا ي د بعده من ك ي ه لو العين ت ح س ن يبقى هو أو بشرب الجونس لو ما ت ح س ن ش ي ب ق ى المصنع ب ا ل ي يبقى لو هبات وسير وجونس يبقى ا و ل حاجة خ م س وبعد ك د ه خمسة energy خ energy زين إ ب ط ا ي حاجة بس ا ل ت م ل ه ا ل خ م س ة خبر ا و ل حاجة عايز تعمل ي ا و ل حاجة إ ك س ر ي صح ثاني حاجة ع م ل ب ر ي ا حس ا ن ا ن ا أ ت لك ب ا ر ي ا دي معكشرين بس وش نمو خمسة بس ف ب ا ر ي ا ت ع م ل م ث ل ا باريام س و ا ل وشوف إ تجاه درج زودة لا تعمل باريام ي ل عشان ط ب ع ا لو عملت باريام ي ل هتجعله يزودنا ل ز و د ن ا معه وبعد كده ن ت ي بانترياته لو في أي مشكلة في الانتريات خلاص ز و د ن ا م ل ه ا في تبقى ولي كي يعني هذا ما عمل كده في طبعاً في و م هنا فتبقى ع م ل كده ب ع بالباريامين باريامين ممكن برضو بعد كده تعمل ا ل ت ر س ا و ن س ا ل ت ر ش ا و ر ب ح ل ج د ا ممكن تعمل برضو عن بقى السيتي، ف ب ي تعمل السيتي، ط ب ع ا ل ت ر ا و ن س يعني ممكن اه في حالات اللي ب ت ق و ما ش ي بس هو مو م ا ل ج ن ر ا ل ي ن السيتي بيطلب البنك يسويه، البنك ي س ي ما بيبانش أ و في ا ل ت رشاورس. بعد كده إ ا ل ط و ل و س ن ا ي ن حس ن ا ل ح ض و ل ة ب ر ض ه خليني ب ق ي ن ي يبقي خ م س خ م س ع د كده على ل ا ف ا ل ا س ت غ ا ل ا ت الأسرع من ت <تصفيق> ذ ا ه دي حاجة عملت ع ر ا و ر س كان عمل بسيتي بس جالين ت ر ع ي و ه ع ن م ا أنا أنا لأتفل لأتفل فكرة برضو خشب ما صنعت بخمسة ولا ف س ت ة ن ت ق ي ك ر ا يعني هذا ن ف ض ل ا ل ب ال خش على ك ر ه علاج والشغلات. علاج والشغلات أنا م ل ع ا ممكن ت ب ر و حاجات. ر ض و ا ج ا ت ع ن د ن ا في خمس حاجات. أول حاجة سمعت عن حاجة سنة هي R C D. ي R C D. م ا ل م ض و ع الجديد م ر ا ت سمعت عن حاجة سنة هي R C D. ا ن د و s c o ب ي c ريتروبليد كولانجيو بانتيراتوبرا. بطلع صار خ ل نعم. ا ع م ا ي ه ر س ي د ي ذ ا ك ت ب بروح ف ن ا ي ي ه ر س ي د ي ا ن د و س ك و ب ر ي ت ر و ج ل ي د كولانجيو بانتيراتوبرا. أظن من اسمه واضح. ا ن ا بخش المنظر ب ا ل ا ن د و س ك و ب وبعدين بوصل ب ا ل ا ن د و س ك و ب لحد ما أصل في ن ل ب ي ر ي ا ا ط أو ا ل ي ض أو ا ل ب ن ت ي ا ت ا ل ظ وبعد كده عم ع م ل ا ي ش ت ر ي هتشوف ب ق ى ه ا ل ا ل م س ا ل مزورة ولا ه د و ر ن م ه ا ن ا ل د ب ن ت ي ا ت ا ل ض ف والبيض ا ل ض ف مستخدم فيها هنا وتعملين ا تريد تشوف ا ي ه اللي بيحصل؟ هل في حتى ا مجهودة هل في حسابات هنا ولا فيش ه ن ا حسابات؟ لا كلا اسمع إيه ا ر e سي بي. طب س م ع ص و ح حاجة تانية اسمع e دي بي دي. كنت مضارين في صوت ل ك ا ه ي ر ا دي بي دي. ولا إيه أر سي بي ولا دي. طب دي بي اللي هي إيه د ك و ر تينير، ا ا ن س لجافيك و ل ا ن ج ي و ب ر ا ذ و ل ا ل ي واضح حبا. ق ى ن ا ما بدخل شيء بندس كوب. لا أنا بدخل بالإيه ي ر ك ت ي ن ي ر رانشيفيداتيك ب ر ج و هو نبر. ب ع ل ي ن نبر. ب ي د ي ا ب س ص ا ي ر بدوني نبر س ا ي ر في ب ا ل ج ي ك ا ل ك ي ماش. أنا بدخل ت ي ه ا ب ا ب ر ة وهو ن ا م على دهون. د خ ل ب ا ل ا ب ر ة وتشوف كحي النبض برضو. تشوف هل في شكل مزدودة أو مش مزدودة. هل في باير زيادة يطلع معك ولا ما يطلعش. وهكذا غ ي ر س معه ي DTC. ك ا ده خ ص ص ا ل د ر ا س السرعة بسيط. واحد c اثنين DTC. هذا هو الحجم اللي م و ع ل يقول لي م ث ل ا طب ثلاثة ب ا ي س نبر ب ا ي ب م ا ع ة عمل يبقى رقم ثلاثة ل ب ر رقم ا ر ب ا ة س م ا ع ع ل ل ب ر س كوب ب م ا ع ة ع م مثلاً لبروتومي بمقارنة بين ل ب ر س كوب ولبروتومي ل ب ر س كوب كمان بنظر ا ل ب ط ر لبروتومي يعني ف ا ح ة لو ا خ د ب ر ك بتعمل عملية بخلت ا ل ب د ي ف س ح ة لما بنظر صغير ديلش ما ل ب ر و س كوب أطومي يعني فيه س ح ة يبقى عندنا خمس حاجات هي أ ص ي و بي بي ت ي ونمارسكو و ن م ا ر س م ي وكمان و ن ع م بايوتسي دور كده خمس حاجات إذا تاني الادستيجيشن ك ل ا خمسات خمسة لب خمسة ايماجين وخمسة عين وخمسة ثلاث ا س ت ا تريتمن ت ح س ن مكتوب عندك تريتمن ثلاث خيطات وش مع كل الكلام ده و ت ب تريتمن توجون بس كم واحدة بس تريتمن توجزكوز أنا مش عارف ع ا ل و و كده م صور ب ا ل ن شرط ما يعني ن ا ن ف س لما جيت ر ه م ل ك ا ش ف لهم م ي ك ا م ت ر كله ب ي أ و ر ك واحد بس على ه و ع ي ترتيب ت و س معايا على ب ع السؤال اللي ا ن ي ديفنش. صار معنا جاي س ن ا د ي وحدش يقولي ا ن ا ع ي ا ح س قوي جدا د خ ي وخايف. صار جاي س ن ا د ي مية ب م ا ة كود أو ديفنش هاجموفي صدقني ك ر ا ن تجونس. ليه رححب السؤال ده؟ ل ا ن السؤال ده هو مثال جاي جدا على إن ا ل ب ط ن ة صغر السؤال ما ت خ ط ت ش يعني ساعاتي باحث ذكرش أ و ي إ ن ا رجل يلعب ه ب س ك ر ه صغر السؤال. بصر م ع ن ا ص شوفت كلمة فكر ا ل ن ض ة أنا هنيش كل الأدب السؤال س ر ي ل ي ب ش حال ف ا ي د في ا ل م ح د ث ة ف ن س م الجونس كورس عود. خ ل و شو من لدينا؟ ما د ا ش جونس؟ ج ب ن ي كارن تجونس. ايه ل ي كارن ج و ن س دي. ج ب ن ي السؤال سؤال في ا ل ب ط ما تفرش معي خالص. جونس ل ك ا ر ن تجونس أتذكر كل نوع جونس ممكن تعمل كارن معي. بس ك ت ر حاجة تعمل كارن جونس ا ي رقم واحد. طبعاً م و ر ي ت جونس ما حصل ه و ر الكارن هي د ي م و ن رقم ا ي ن طبعاً مترات ج و ن ز ستون. معايير ا مش م ع ي ة رقم ث ل ا ة هما ع بيلو بين كل هذات السيلو الجوندز، فما تيجي تعيان عنده ا ي ه ي ب ر س روس، ولا جبرس روس ب بيخد. ي خ ما بيدخلش، هيدا صور عمر عنده جوندز، وسعت ز ا د سووعه، وسعت خ ف شوية، وسعت برضو تبقى ل ى قارع. إذا ا ل ت ل ا ث أ ن و ا ع بيجي، بيجي م ر ا م م ث ل ا ز م تدور ا ل ك م ا ن لما ي ج ي ل ك ا ل ق ا ر في جوندز، لازم تقولي دراس، ا ن د ي و ز جوندز. إ ه ي دراس د ي و س جوندز. في أدوية يعني م ث ل ا ل في مرض الجوندز. أ ظ ن ي ي ه ا الأذواق اللي ت ع م ل في مورسوس ش ت ب و ك ك ه ا س ي ب ل س ه ن ب نقولها في البراد وعلى فكرة ه ن ا خ د البراد هقولك إن ا ل أ د و ا ق اللي س ت ع م ل في م و ر س ل عشان ما تنساش ثلاثة أ و ي ق م م ي ن و ي من صمارة ه M R معيا ر ج معايا هنبغى لازم البراد نا ر ح يل S وين M و ي ل ي هي ا ل ص م ا ة والمصيدةوبة وممكن كمان اللي س ا م ي ن ممكن برضو بيعلل الذين عطيكوا بالروب ك ن ا ه م و ا ك ي ن ا ب س ت ي ر ط ب ع ا اتنا ح ن ا يوم نحلف شو ت ل ي العلكون و ا ل ا ل ك و ن ن و ي ن ذهب إذا G H D O D D T ح ا ل س ي ن براستامون صح ط ب ايه الحاجات اللي تعمل بزرقة الجونز الأدوان اللي م ل بزرقة الجونز ع و ا ً س ت ش ه د أوج لأنها بكل بساطة A ي ه C D T وأبلوني لو عرفت طلع ده واحد يعني حدش ب ص ا ك ت ا بوروج و ا و د W C W W ظ ن ك م فيش عشان ا م تحنت بكرت ك ل م ي ا يبقى ي ه ت و شخبة أنا منه كذا ن ل ح ك ر ه ا ي ه ي ق ي حاجة ط ع صح. الله م ذ و د ي إيه اللي هي ي عمرك ما جب على فترة وبلد عمره ما ي ر على ب ن ا قولت س ر ا طب ا ل ي ا ل ي م ا ت ع ن ي ص ل ا حتى ا ل ب ي ش ي ع ي ه ا ن ب ي ت ي ه ن ه ر ع م ل س ك ا ن اللي هو ب ي معايا أنا ر و ح تيدي. طب ي س ي ك ل و ر و ف و م ا ج ي ن اللي هو نيروليف اللي ب س ت خ م في الأسبرين و ا ل ي ن ي ا والنامية و ا ل ح ا ب د ي ك ل و ر و ف و م ا ج ي ن هذا دبوه م ع ر ي ش طبيج ي د بين لا د ي دبوه ي ن م ا تشيله ده واحد م ل د ي جيد ف ق ل جيد غيرت ش ك ا ل ش لحاجات دي ب ش ر ا ت د ي ج ب ي ن لا الجبين هو أول ا ا ل س ي ب أنا ن و ترسمه ت ر س م ر إذا جاكلنا موضوع الجمبر مطاجن حس ا ل و ا ق ا م في ك د و ر عندهم بس كتاب ك د ه م ح ت ال في ك د و ل ج د و ر ده ه ت ى ج و ز الطاو نفس ا د ر و م ا ت اللي كذور وااا أ خ ت خذ راق الحاج فتحت بعقول ا ل و ع يعني فتحت الأنواع موجود ا ل ج م ب س و ت ح على الجمبر ح ت ح ت بال ااا ه آ آ ج ي ا ح ل تفضل ت بعقول اليوم دكتور في و عندهم ك ل ا ط ب ع ل ك م ي ت د ر و و ا ع ل ي ل ع ن زمان ه و ي الأطفال وأنا أكون صعب كده أنا ما م حدش ال الناس اللي هم يعني ما حدش لحاف يجيب ا ل ط ف ا ل ك ر من ب ط فعكتر ما بقى سعيد د ا م تيجي تقولي في ب ط ا ل ب ت من كيس. فالأطفال صغير ع ا ع ي د ج د ا يعني هو تعيني. غير لما تيجي تقولي جت ن س ي الاثنين. ت ي ن ي عادي يعني ا هي عن من س ي ا س الاثنين. هو صار من ا ل ن ا أول من أول سنة. أنا ما ب ع ي د أول ف ي ء ق و ل ي جت من سياسة بطة ما ل ق ت من ك أو يعني أنا بببأيكم ساعة ي ن يعني م م ك و ل ن ل ن و ص نوصل نوصل ن ص ل ن و ن ل و و ن و و و ن و ص ص و ص ل و ن ل ل ن ل و ل ن و و ن و ل ن و ص ن و ن و ص و ل ن و ص ن ل و ص ل ن ل و ل ن ا ن و ل ل ن ل ن ل ل ن و ص ن و ص و ص ن و ن و ص نوصل ن ل نوصل ن و ل ن و ل ن و ل و ص ل ن و ص نوصل نوصل و ص ل ن و ل و ص ل ل ل ن و ل و ل ا ل نوصل ه ل ن الكثير من ج ل م ش ا ر ك ا ن من ض ل ا ت ا ل م ش ت في ا ل ك و ن ج و ج ي ش ة طبعاً ب ع ا ن د ر و م ا م ن ج و ب ي ن ج س ن وروتر س ن د ر و م وعلى فكرة كل واحد من ا ن د ر و م ا ت لما ن ر ا ل ا في الموضة الثلاثة أو مع بعض، لأنهم م ه م و ل ي ن ي م ا ن ت ل ا ل ي ا د ة صار ص ا لو واحد ب ت ع ا صار هذول ص ر ا ش ب ك ع ا يحصل. ك واحد ت ع ا صار ي هناك ع ف ك ر ن د ي ن جنسنا، وروتر. الفرق بينهم هما هم. الفرق بينهم ن ه فيه نوع في ل ي ب ر د ي م ت ش ن والتاني ما هوش ل ي ب ر د ي م ت ش ن في ا ل ه م ش ا عندنا في ل ا ن د ر و م ا ت م م ي ج كايبر نجار، روبين جونسون روثسندون. جنبه، إيش ط ب ع ل ي ه م كبير مشكلة في الأطفال. كايبر نجار مشكلة في ن في الكنجيوبيشا. و روبين جونسون ر و ث ل مشكلة في ا ل ك ي ن ج ي و ي ش ا مين اللي بيعيش ومين اللي ب ي م و ش ف دولهم؟ لما خدش كلامك أصلاً خارج ا ج م ا ع ا بس م ا خدش أنا خلية مش م ه م ن ن ا أ ق و ل ع ش ا ن أ خ ا ط ر الثلاثة دول مين اللي بيعيش في ه م ط ي ي الجنبة ل بيعيش في شامان. و و ي ن ج و ي ع ي ش ا ي ا ش ي د و ي ة ك ر ن و ع ي ن ت ا تكون ط ل ب ا ا طيب و ا ي ب تو. ي ب و ا ح ش ر ح ت م ن مش هيجي يقولك إذا ت غ العين بعد ما يموت ي ع ن مش م ه ع ش ا يموت. طيب و ا يموت. ي ب هو ف ي برضو. بس يعني لو ع ش أو ي ع ن ممكن ط ع ا ل ب ر ت ر ا ن ما و يعيش. مايا تذكر إذا ك ن ق ر نجرب يموت غ ا ل ب ا غ ا ب و و د ي ن ج و ن ي ع ي ش غ ا ل ب ا لكن هم ع ل ما ج و